حين إخوان مستمعين أو في هذه الرسالة الطيبة، وأصلي الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياهم بما نسمع، وأن يعيدني من فتنة القول ومن فتنة العمل. تفكير أصل، وميز الله به الإنسان عن الحيوان، والله عز وجل نبهه في آيات كثيرة على أهمية تفكير وإشغال العقل ويكفينا ما يتعلق في مقام الدعوة في قضية كبرى في اثبات صدق النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يدعو الكافرين لحرية التفكير والخروج عن الضغط الاجتماعي وضغط القبيلة تأمل في الآية يقول الله عز وجل قل إنما أعبكم بواحده أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة يعني تأمل القضية القضية الأولى أن تقوموا لله يعني كل القصد والأمر في إطلاق عنان التفكير الوصول إلى الحق تطلق لعقلك التفكير الحر السليم المرتبط على الفطرة وتنظر في ملكوت السماوات والأرض وتنظر في الأمور في القضية واضحة المعالم للوصول للحق وتصل الله عز وجل ذلك أن تقوم لله ثم ننظر إلى الأمر الآخر المهم الحرية التفكير الذي يخرج عن الضغط القبلي والضغط الاجتماعي بصفة عامة أن تقوم لله مثنا وفرادا يعني أنت بنفسك إن أشرقت أحدا فلاكن واحد مثنى اثنان. اثنان اثنان ما تكون قضية قضية جماعية فردية إنما هي فردية أو يصبح لديكم عمق في التفكير ثم تتفكروا ما تتفكرون ما هي قضية تفكير سريع تفكر مستديم أت بصيغة المضاربة والتأكيد تتفكرون ماذا صاحبكم يا رسول عليه الصلاة والسلام من جنة يعني ثم صفقوه بأنه مجنون وصفقوه بأنه ساحر وصفقوه بأنه كذاب إلى آخره فاتقوا تفكيرا عميقا وانظروا في حقيقته عليه الصلاة والسلام ما بصاحبكم من جنة ما به ما به من جنون باعتراف العقلاء عندكم هذا الخطاب من كنفار قريش فهذه قضية ينبغي أن ندركها في قضية الدعوة لله سبحانه وتعالى ضغط الاجتماعي ضغط الاجتماعي قضية خطيرة كبرى تسبب انحراف التفكير فأضرب أمثلة على وجه السرعة يعني التوبة التوبة من قضية سب المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاه اذا انطلق الشيعي حرية عقل ونظر الى ان هذا عرض النبي عليه الصلاة والسلام وهذه زوجته وهذه بقيت على عصمة عليه الصلاة والسلام وشهد الله عز وجل لهن بالخير وعائشة عالوجه الخصوص أنزل الله سبحانه وتعالى براءة فوق سبع سماوات، ثم تأمل وفكر تفكيرا عميقا في ما يقوله هؤلاء الموتورون في عرض النبي عليه السلام. فكر تفكير عميق يعني أليس هذا طعم في الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني يربط بين النبي عليه السلام وبين عرضه وبين زوجته. أدنى واحد عند غيره، ولو وصيطة لا يرضى أن يقال زوجته شيئا. إذا حصل تذكير يدرف الشخص أن هذا مما ينبغي بل يجب وجوبا قطعيا التوبة منه وأن يرجع إلى الله عز وجل بالإنابة والاستغفار وأن يدرف خطورة ما تحدث به في عرض النبي عليه الصلاة والسلام وقص الأمثل على ذلك كثيرا جدا في هؤلاء الأقوام إذا تفكر في سيدنا عمر رضي الله عنه رضا صحيح. عمر الآن يبيع دينه لماذا يعني لماذا ما نرجع له يبيع دينه تاريخ يشهد والناس كلها تشهد بأنه لم يأخذ من الخلافة أي مبلغ مالي ولم يستفد من قضية الخلافة في أي أمر من الأمور ما الذي يجعله يبيع دينه بعرض من الدنيا يعني تكير في قضية المطاعم في هذا الأمر الطعن على أهل السنة بينهم مكرهون آل البيت إذا حصل تفكير عميق في قضية موقف أهل السنة من آل البيت تجد النصورة في غاية الوضوح وأن أهل السنة في توقيرهم محتراماً آل البيت اتفقوا مع النصوص الشرعية واعطوا آل البيت حقهم الشرعي وهكذا في كثير من القضايا التفكير الذي يمنع من التفكير هو الدغط الاجتماعي الضغط القبلي الخوف والمصول إلى الحقيقة والقضية خطيرة جدا لأنه لا يريد أن يصدم وأن يصدم بأنه على ضلال وأن أصحابه على ضلال وأنهم قد خالفوا الحق دعاه يقول دعني في عمل دعني على مع قومي منطلق جاهلي والكلام في هذا يطول وأتكفي بذلك وصلى الله عليه وسلم رسائل يقول أني الشيخ كتب مطبوعة في الدعم الى الانفقان أو في حوار المخالف أو الشمال طريق رسائل صغيرة رسائل صغيرة. رسائل صغيرة عن آل البيت هذا عنوانها آل البيت عليه الصلاة والسلام حقوقهم الشرعية رسائل صغيرة في بيان المقارنة بين موقف أهل السنة والشيعة من آل البيت الرسول عليه الصلاة والسلام مع عدم الإطالة في الكلام عن موضوع الشيعة إنما الكلام مختصر رسالة أخرى صغيرة باسم رحماء بينهم تفسير الآية مع تقرير الواقع في قوله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم هذا وصف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن وصف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في الكتب السادقة الله عز وجل لما وصف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة وفي الإنجيل وصفهم بأنه حماء بينهم وأنا أشداء على الكفر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفر وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا هذا المثل وهذا الوصف فيه دقة وفيه معجزة يعني في مجزة كبيرة جدا يعني لماذا ذكر أن ربي سبحانه وتعالى رحماء بينهم من سائر صفاتهم عليهم الله تعالى يعني صفاتهم من إيثار وهي صفة مشهورة والصبر صفة مشهورة طول العبادة كما وصفهم الإمام علي في نهج الملاغة عليه رحمة الله تعالى ولو رضانه لكن هذه اللفظة للرب. لما سيكون بعد النبي عليه الصلاة والسلام من طعن بهم فالله أثبت أنهم رحماء بينهم فلا يمكن لعاقل أن يتهمهم أو أن يخالف النص ويقول بأنهم أعداء فيما بينهم الله يقول رحماء ويأتي الكلين أو يأتي فلان وفلان وينسج خيالات وكلام لكي يقرر بأنهم غير رحماء وأنهم أعداء يأتي لوط وفلان من رواة الحديث والواقدي والتاريخ وينسجون خيالات وأوهام عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأنهم أعداء بينهم والله يقول بأن الرحماء بينهم نصدق من لا شك أن كلام الله عز و الله يتيث باطن بين يديه ولم هذا في الواقع مصداق هذا في واقع الصحابة مع آل البيت كثير أشرته في تلك الرسالة إلى قضية التزويج والمصاهرة والمصاهرة لها شأن عظيم عند العرب يدركها من ارتبط الى يومنا هذا بقضايا قضايا معرفة العرب وعشائرهم وقبائلهم والتزويج عندهم يعني قضية كبيرة جدا والله عز وجل على هؤلاء وللصعود وتعالى ذكر الصهر مع النسب فربط بينهما سبحانه وتعالى على كل حال التزويج القضية التسمية لأن علي وأولاده عليهم وضع الله تعالى سموا بذكر عمر فهل يؤقل أن الرجل يسمي ولده باسم ألد أعداءه لا يعقل هذا يعني ما أرى شفنا الآن في المسلمين من سمى شارون ولا أظن العاقل يقول فيه أن يسمي شارون لأنها عادة تيقنة يعني عندنا معروفة فالقصد لا يمكن لعلي عليه وعلى الله تعالى وأولاده وذريتهم مع شجاعتهم وعقلهم أن يسموا عثمان وضكر وعمر وعائشة وهم العنونهم يجعلوهم أعداء فلسموهم للمحبة سموهم لمحبتهم وتأسيا بهم وتبركا بهم عليه وعلى الله تعالى كذلك يعني قضية الثناء المتبادل بين الصحابة وآل البيت المهم المقصود أن رسالة يعني رحمة بينهم في شرح الآية ورسالة أخرى عن جعفر الصادق عليه رضوان الله تعالى تحدث في مختصر عن هوي محاضرة مطوعة وأيضا رسالة صغيرة عن صحبة النبي عليه الصلاة والسلام ورسالة أخرى عن موقف الموقف من الفتنة التي حصلت بين الصحابة والاقتتال الذي حصل بين علي عليه السلام والتعالى ومن قاتله وأن الله عز وجل سبحانه وتعالى يقول وين من المؤمنين اقتتلوا فأصحوا بينهما الله عز وجل أثبت بأنهم اقتتلون وأنهم كلاهما من المؤمنين فكلهم من المؤمنين مع ما حصل بينهم من اقتتال هذه الرسائل المتعلقة بموضوع آه الشيعة نعم أولاك أحد من قلوبنا الشيعة المعشرين يقول نجد أن كثير من عن السنة وضعها منهم كانوا سببا في صدر كثير من المواطنين بسبب الأسلوب والفتش وطريقة الليل صحيحة فما تعليفكم الآن أقول مع الأسف الشديد أن كلامه صحيح كلامه صحيح وعلى قضية كبرى أنه لا يوجد في القاموس السني عند علماء السنة أصلاً قضية دعوة الشيعة يعني هذه القموس القاموس مفقودة في الأصل يعني أصبحت موجودة منذ سنوات قليلة أصبح لها وجود إنما القضية اللي عند آل السنة قضية الردود يعني الردود على الشيعة بيان باطلهم بقوة هذا هو الموجود وبأسلوب خطاب موجه لأهل السنة ولم يوجه الخطاب لأهل الشيعة. فذن الاستدلال من كلام الله عز وجل ومن كلام النبي عليه الصلاة والسلام ومن كلام أصحابه رضي الله عنهما رضاه والشيعة يسلمونك بهذه المصادر في الاستدلال. يعني لا يسلمونا بالمصدر الاستدلال أنت تستدل به. وغير ذلك من القضايا. ثم قضية كبرى في قضية عدم التفريق بين حسن الخلق في التعامل وبين تعامل مع المتريعة يعني تفريق بين الأمرين يحتاج إلى إيضاح لا يلزم لا يلزم من حسن خلق التعامل تقرير مبدأ المواناة والنصر والمحبة إلى أخره فحس الخلق في التعامل وهدي النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود الذين قالوا بأن الله ثالث الذين قالوا بأنه عزير ابن الله ومع النصارى الذين قالوا بأن الله سبحانه وتعالى ثان ثلاثة مع اليهود الذين قالوا بأن الله فقير ونحن أغنياء ومع المشركين يعني انظر إلى هدي عليه ص على صل الله في مقام الدعوة يأتي إليه فصول قريش إلى النبي صلى يطلب عليه وسلم يطلبون أن يطرح يطلب الدعاء ويتحدث مع النبي عليه الصلاة والسلام وتبع من شيبة ويستمع النبي, عليه النبي صلى الله وربه وسلم عليه بالإصغاء فلما طرق قال النبي عليه الصلاة والسلام أفرت عبد الوليد كنه وجعل له الحق أن يتحدث أولا وأصغ إليه حتى عنها كلامه ثم يسأله أفرت عبد الوليد فقال نعم فطلب النبي عليه الصلاة والسلام أن يُنسل له ثم أخذ النبي عليه يبين له ما جاءه، له به عليه لها أيات من القرآن أو آي الفصلة ونمثل على هذا كثير في هذه عليه الصلاة والسلام أقول كلام السائل أو الأخ نعم صحيح فنصر الله سبحانه وتعالى أن يصرح الأحوال طيب يا اخواني الكرام من لديه سؤال عبر المايك ويريد ان يتقدم اخونا راديكا او اخونا عبد الله حتى الشيخ ان شاء الله تعالى يعلق جاهز اخونا راديك الله يبارك فيك طيب اخونا عبد الله موجود اي تفضل اخونا عبدالله تفضل اتفبل اطرح سؤالك <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيال الله اخونا ناصر اولا صراحة صوت, ممس... صوت اسمائي اخوان اولا اريد ان ارحب بالمشايخ ورحب المهت... بالمختدين وبارك لهم هذه الهداية وصلى الله ان يتب... الله يوفقك يا خيرك، بس الله أن يثبتهم على هذه الهدية. الأمر الآخر هذا صراحة السؤال يعني سؤال بسيط يعني مش سؤال صعب، لكن قد يكون صعب يعني. السؤال اللي اللي أنا حبأ طرحه صراحة ما هو يعني سبب الهدية يعني أو كيف ما هي الطاقة التي يعني تجذب الشيعة؟ ل مذهب أهل السنة أو لاتناق الدين الحق. نجد سبحان الله مرات حوارهم بالقرآن، مرات حوارهم بالروايات، مرات حوارهم نتعامل معهم بطيب وكذا في برنامج البالتوك. لكن أيضا برنامج البالتوك يعني مرات يكون بعيد عن الحياة الواقعية يعني. أتوقع أن يعني. الدعاء او المشايخ يعني هل مثلا نقول محاضرات هل يعني يتعامل معاهم يتعاملون مع الشيعة بشكل فردي وسبحان الله يعني انا سمعت في القطيف اخوك عبد الله من الامارات يعني ان مجتمع ابشر يا اخوي ما بطول ان مجتمع يعني القطيف كله شيء عيابه واغلب شيء يعني فكيف يسمح يعني بالب العلم من أهل السنة وكذا؟ النشيع يعني يذهبون إلى طلبة العلم ويأخذون منهم يعني العلم ويسئلونهم وسبحان الله يعني طيب يا أخي الواثق فقط هذا السؤال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلم على الأخوة الضيوف بعد أن يستقر بهم المقام طيب طيب أخواني الكرام الآن وصل الأخوة الضيوف وإن شاء الله تعالى يعني بعد الاجتماع بهم سيكون هناك كل من لديه سؤال أو السفسار عبر المايك أو التكست أو الخاص فليتوا يرسله لأخونا أمير وإن شاء الله تعالى سيتم طرح جميع الأسئلة بلا استثناء كانت من السنة أو كانت من الضيوف الشيعة بكل إنصاف وحيادية طيب نستاذنكم الآن أخوان أحد الأخوة ياخذ المايك مايك إلى أن يعني نبدأ أو نكمل إن شاء الله تعالى السلام عليكم أبدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى صحبه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أيها الحفل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيابة عن والدي الشيخ محمد سعيد ونيابة عن العم عبد الله لطاني أرحب أجمل الترحيب بجميع الحضور وفي ونبدأ فقرات حفلنا هذا بإسناد الكلمة. وإدارة الحوار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد البراك ووفقه الله فليتفضل الشيخ محمد. محمد لا عشان يوصل عشان يوصل الحمد لله رب العالمين صلوات السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نرحب بالأخوة الحضور وهذا هو اللقاء الرابع والله الحمد مع الأخوة المهتدين فنسأل الله سبحانه وتعالى نثبتنا وإياهم على الحق أننا لا نستغرب أن الإنسان إلى الحق ليس هذا مستغربا بل المستغرب والعجيب هو أن يبقى الإنسان على ما يخالف الحق نحمد الله سبحانه وتعالى الذي هدانا إلى الحق ونسأله عز وجل أن يجعلنا من الداعين إليه وفي هذا اللقاء الحقيقة يعني الوقت يعني متأخر وكان الترتيب أن يبدأ من الساعة الواحدة فتكون الفرصة متاحة الحقيقة لكلمات من بعض المشايخ لأنه قد حضر عدد من المشايخ ويستفاد منهم في هذه الكلمات لكن أقول للأسف يعني أن حصل التأخير الذي يعني غير مقصود فنضطر إلى الاختصار فنبدأ هذا اللقاء بكلمة للشيخ حسين الشيخ وهو من المهتدين القدماء جدا وكما هو معروف فنستمع له في هذه الكلمة التي يلقيها بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على اشرف الانبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اما بعد نحاول أن نختصر مثل طلب الوقت ضيق فقط اريد ان اشير اشارات بسيطة ان كانت بداية الهدايات لان من اقدم المهتدين والحمد لله اعداد بسيطة يعني قد يكون الشخص عندما يهتدي يرى انه هو الوحيد الذي ترك مذهب يعني التشيع والتحق بالمذهب الصحيح أو المذهب الحق الإسلام عقيد التوحيد الصافية فيكون غريبا في البداية مع الوقت بدأ نتعرف على مهتدين جدد ونتشوق التعرف لهؤلاء فأصبح العديد أكثر في فيكثر كده السنة يزيد والحمد لله يعني وبدأنا برامجنا حقيقة في البداية برامج بسيطة، ثم بعد ذلك بدأت تكثر البرامج التي المهتدون والحمد لله، وأو منها برنامج هذه العمره التي الآن والحمد لله وصلت إلى أربع حافلات وقد أرجعنا كثير من من يرغبون، والذين حضروا حقيقة متنوعين من عدة أسر، يمكن حصرناها يمكن يمكن الخمسين أسرة وأكثر، يعني هذا الذين حضروا فقط. أما قوافل المعتدين والحمد لله يعدون بالآلاف كأعداد كأعداد، فالحمد لله على ذلك. وأريد أن نوه بنقطة رئيسية أن ظاهرة يعني ترك المذهب الشيعي والالتحاق بمذهب اسمه الجماعة أصبحت ظاهرة وأصبحت وأصبحت واقع وحقيقة لا يستطيع أي إنسان أن ينكر ذلك. وأشاد على ذلك هذا الحضور والحمد لله العدد 180 ثمانين الآن من الحضور النساء ورجال وش وشباب العدد 180 الحمد لله فهي حقيقة يعني أصبحت حقيقة يعني بعض الشيعة ينكر أن في مهتدين ونحن نقول لهم يعني هذا اسم الصريح حسين فارس الشيخ وأقاربي وإخواني يعرفوني ويستعملون في في في مدينة الأحساء أو يستعملون يستعمل في العمل الحمد لله يعني ما في شيء يعني سر ما عاد هناك سر يعني قد يكون في البداية كنا نتخوف أو نخجل أو بعضه يضطهد ويخاف على نفسه الآن الحمد لله أصبح ال أصبحت القضية قضية بارزة واضحة و. اصبح يعني كل اسرة او كثير من الاسر في من, من اهتدى سواء افراد او اسر بالكامل او فتاة لوحدها من الاسرة او شاب لوحده فهذه حقيقة واقعة وحقيقة واقعة ان الهداية بدأت يعني تأخذ طريقها وانا اقول لأهلي ونبقية قومنا من الشيعة اقول لا يفوتوا الركب بعضهم متخوف او متردد يقول لا يفوت الركب ولا يصبحون مثل ما نقول مثل الطبقاء بعدين لان الآن الشخص الذي اهتدى سيهتدي على يد اخرين سواء اخوان او اخوات او اباءهم لكن متى مع الزمن مع الزمن والحمد لله يعني فنقول لهم لا يفوتهم هذا الشيء يفوتهم خير كثير يفوتهم عبادات كثيرة والله يعني الآن في في رحلة هذه العمر يعني يعني الجميع الإخوان يشعرون أنهم ينتمون لهذه الأمة الأمان الإسلامية أمم التوحيد يعني أنت واحد من مليار مسلم الآن يعني كم يشكل من الشيعة في العالم لا يصل حتى خمسة ف. ترك التشيع والانضمام إلى هذا الركب العقيدة الصافي الصحيحة يعني هو الأقدر عندما يفكر الشخص ويفكرون بعقلية تجرد والبحث عن الدليل سيجدون أن هذا عقيدة التوحيد التي الآن الحمد لله يعني كثير من من من من, من, من اهتدى آه ميز هذه واستخدم عقله وتجرب مع الحقيقة وترك وضحى وكثير منهم قد يكون آه باعنهم تعرض إلى اضطهاد أو تعرض إلى أشياء يعني مقاطعات ولكن صلدو وعرفوا إن هذا الحق والتاريخ يعيد نفسه نقول يعني كنا في جاهلية كجاهلية العصور الأولى الجاهلية الجاهلية بالإسلام ثم الحمد لله يعني تركنا تركنا الجاهلية واتبعنا الحق ووجدنا والحمد لله يعني يعني مثل الهجرة عندما هاجرنا وهجرنا أقوامنا والحمد لله وجدنا من يناصرنا والحمد لله وما هذا المجلس إلا يعطي انطباع عن النصرة والمناصرة فكيف المهاجرون والانصار تتجسد في هذا في هذا اللقاء وفي ما نراه حقيقة من جميع أقوالنا من أن السنة ولا نرى نطيل المجال الآخر وجزاكم الله خير بس ودنا نشكر قناة البرهان كذلك على تغطيتهم هذا البرنامج جزاك الله خير اقول اولا يعني هذا اللقاء تصوره قناة البرهان وسيعرض باذن الله سبحانه وتعالى في الوقت المناسب والمتشككين يعني من ان هذه أو ها من اقول يتشكك في يعني أن هذا اللقاء لقاء حقيقي أقول هذا اللقاء يصور ونحن أهل السنة والحمد الحمد لا نقبل ولا نرضى أن يأتي أحد يدعي أنه قد اهتدى والأمر ليس كذلك يعني لا نستجيز ذلك ولا نستسيغه ولا نقبله ثم أقول الذين كما تفضل الشيخ حسين الذي يهتدي في الواقع هو لا يترك مذهب أهل البيت بعض الشيعة يظن أنه يترك مذهب أهل البيت هو لا يترك مذهب البيت بل هو يتبع مذهب البيت حقيقة ولذلك لأن أهل السنة يوالون على البيت ويحبونهم والواقع يشهد بأن آل البيت والصحابة كانوا على دين واحد وعلى عقيدة كتب الشيعة لا يستطيع الشيعة أن يثبتوا أن آل البيت والصحابة يختلفون في شيء من أمور الدين أبدا في أصول العقيدة لا يختلف أبدا آل البيت وبقية صحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك من لم يأتي ولم يلحق بالركب فعليه أن يبادر لكي يكون تبع آل البيت حقيقة وليس ادعاء. الكلمة الآن لفضيلة الشيخ الدكتور عابد السفياني عميد كلية الشريعة في نجران فليتفضل نشكورا ما شاء ما شاء الله ليش للاسف الشيخ يعني تاخر الوقت ف لعله يعني ذهب فنحيل الكلمة الى فضيلة الشيخ فهد القاضي فتفضل الشيخ مشكورا يصل تفضل يا شيخ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 ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبرها منا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قلما ما كان في مجلس إلا دعا لأصحابه بهؤلاء الدعوات يا أيها الإخوان يقول الله تعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة أعظم نعم الله أن هداك الله إليه هداك لدينه هذه أعظم النعم ومن ثم فهي أولى النعم وأجدرها بأن تشكر والله تعالى وعد الشاكر بالزيادة وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَا زِيْدَنَّكُمْ وَلَا إِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِنَ من شكر هذه النعمة أن تعرف منة الله عليك وأنها محف فضل الله عليك فرق بين من يستقيم ويرى أن له المنة على ربه ترك كذا ضحى بكذا فعل كذا كأنه يمن على ربه هذا والله ما شكر هذه النعمة فرق بين هذا وبين من يستحضر منة الله عليه ونعمة الله عليه وأن الله اختاره من بين هذه الجموع من البشر فهداه إليه وعرفه على دينه فهذا موعود لأن يزيده الله من النعمة يثبته الله ويزيده هدى وعلم نافع وعملا صالحا يا أيها الإخوان نحن الآن في شهر رمضان وشهر رمضان له مزي في الدعاء ولهذا قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ذكر الله هذه الآية في أثناء آيات الصيام فكأنها إشارة إلى حث الصائم. على أن يكثر من الدعاء والدعاء هو العبادة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلما أكثرت من الدعاء دل على كمال عبوديتك لله تؤمن بأن الله سميع وقريب ومجيب وكريم ورحيم والعكس إذا غفل العبد عن الدعاء فهذا علامة على ضعف إيمانه ومن ثم احرص من الدعاء على المأثور على ما جاء في الكتاب والسنة فإن هذا أكمل في التعبد لله وإن والدعاء الماثور أجمع للخير وأدفع للشر والدعاء الماثور أسلم من أن يقع العبد في زلل قد يجتهد العبد ويدعو بدعوه ثم لا تكون لصالحه انظر إلى ذلك الصحابي والقصة رواه الإمام البخاري صحيحة رجل من الصحابة رضي الله عنهم نحن جسمه وضمر حتى صارك الفرخ خفت حتى صارك الفرخ فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كنت تقول شيئا هل كنت تدعو بدعاء قال كنت أقول اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيقه أو قال لا تستطيع كان يكفيك أن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذبنا انظر هذا الصحابي داهمة عالية أراد أن يجعل الدنيا فداء للآخر يتحمل ما يتحمل مقابل أن يلقى ربه نقيا من الذنوب اللهم ما كنت معذبي بهذ الآخرة فعجلوا في الدنيا فبين له النبي صلى الله عليه وسلم إن فضل الله واسع يجمع لك حسنة الدنيا وحسنات الآخرة إذن من فض من, من فوائد الدعاء بالمؤثور أن تحرص أنت تحذر وتتجنب الزلل يحضون في هذا المقام والأدعية النبوية كثيرة جدا وقد صنف لها أهل العلم كتب مفردة احرص منها على على, على الجوامع فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك يعني الدعاء الجمل التي تجمع خيرا كثيرا وتستتبع شرا كثيرا يحظرني في هذا المقام من الأدعية الماثورة الدعاء الماثور اللهم ثبتني وثق الموازيني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي كم جملة؟ ست جمل. اللهم ثبتني وثقل الموازين وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي واغفر خطياتي اللهم ثبتني ما أسباب الثبات الثبات له أسباب والانحراف والزيغ والانتكاس له أسباب مجمع أسباب الثبات تحقيق الإيمان تكميل الإيمان القيام بواجبات الإيمان وشعبه كما قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إذن كلما حرصت على تكميل إيمانك على القيام بواجبات الإيمان وشعبه كان هذا سببا لثباتك والعبد بين حالين لا ثالثة لهم إما أن يزيد إيمانه أو ينقص ليس هناك حال ثالثة يقول الله تعالى لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر فأنت بين حالين لا ثالث لهم إما أنك في تقدم وزيادة إيمان أو الأخرى فاحرص على ما يزيد إيمانك ويقول أبو الدرداء رضي الله عنه من فقه الرجل تعاهده إيمانه وما نقص منه اللهم ثبتني ما الجملة الثانية وثق الموازين أيضا تثقيل الموازين له أسباب خفت لها أسباب فأما من تقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية تذقل الموازين عموما بالعمل الصالح فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى إذن كل عمل صالح تعمل سبا في تذقيل موازينك لكن هذه الأعمال تتفاوت كلما كان العمل أكمل إخلاصا وأتبع وأبلغ في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم إذا تحقق فيه الإخلاص لله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم كان أثقل في الموازين وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم مئة ألف درهم منفقان متصدقان مخلصان لكن أحدهما كان أكمل في إخلاصه فسبق الآخر وإن كان الآخر أكثر من سابق درهم مئة ألف درهم ومن هنا تفوق الصحابة رضي الله عنهم على سائر الأمة لا تسب أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفة سبحان الله لو أن أحدكم مخلص منفق باب الكريم سخي أنفق في سبيل الله مثل جبل أحد من الذهب والصحابي أنفق مد أو نصفه سبق الصحابي في الأجر والثواب صاحب الجبل من الذهب ما ضيع الله أجره يجرح على الحسن في عشرة أمثالها إلى سبع ضعف إلى ضعف كثيرة لكن الصحابة رضي الله عنهم فوق ذلك كله لماذا لما قام في قلوبهم من كمال الإخلاص لله سبحانه وتعالى إذا تثقل الموازين تثقل الموازين بأسباب اعظمها وابلغها واباحوا الاكثار من العمل الصالح وتكميل الاخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والجملة الثالثة اللهم اثبتني وذق الموازين وحقق ايماني الايماني يتفاوت الناس فيه كما تقدم الجملة الرابعة ناهي وارفع درجاتي ترتفع الدرجات بالأعمال الصالحة ترتفع الدرجات بالحب في الله المرء مع من أحب ترتفع الدرجات بالقيام بحق كتاب الله إن الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين ترتفع الدرجات بحسن الخلق وخاصة ان تواضع من تواضع لله رفعه الله والجملة الخامسة وتقبل صلاة والصلاة هي عمود الدين وأعظم كان الإسلام بعد شهادتين وأعظم ما الله على عباده من الشرائع أعظم واركان الإسلام بعد توحيد الله هذه الصلاة وهي عمود الدين إذا استقامت استقامة دين العبد والجملة الخامس مغفر الخطيئاتي فالمر خطاء وخير الخطاء ينتوابون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم جزاك جزا الله الشيخ فهد القاضي خير الجزاء على هذه الكلمة الطيبة ولنستمع نستمع إلى كلمة أخرى لفضيلة الشيخ صالح الدرويش قاضي استئناف في محكمة محكمة شرعية في مكة المكرمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى سهلين وعب الله من شرر نفسنا وسهلة أعمالنا ما يهدي الله فهو المهتدي ومن يهدي فلا هارية له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحبة الكرام أصف الله بإسمائه الحسنى وصفات العلاء أن يجعلني وإياكم في هذا الشهر الكريم من المقبولين وأن يمن علينا بالعتق من النار ووالدينا ووالديه ودرياتهم وخوان المسلمين أجمعين لا أطيل وابدأ من حيث وعدنا الاخ قبل قليل بالاجابة على سؤاله اللي سأل في البالتوك فاقول بان الهداية من الله سبحانه وتعالى والسؤال سأل قبل ان كان فيه نقاش في البالتوك وسأل احدهم عن اسباب الهداية فاقول بان امر الاول وهو المهم قوله سبحانه تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فالهداية توفيق من الله سبحانه وتعالى إذا علينا نحن معشر المهتدين معشر الدعات أن نحرص أن ندعو لإخواننا الله يفتح عليهم أهدي يعني أقاربك أهلك جماعك أصدقائك ادعو الله عز وجل ولو سميتهم بأسمائهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم سما أناسا بأسمائهم، اللهم مهدى دوسا وهي قبيلة، قالت به رضي الله عنه رضا. وسمى أفرادا بأسمائهم عليه الصلاة والسلام. هذا أمر في غاية الأهمية ينبغي أن لا نغفل عنه، واللجوء إلى الله والاستعانة بالله والدعاء للآخرين بالهداية. الأمر الثاني أن تكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية قومك أن تحمل الهم هم هدايتهم هم إنقاذهم أن تحرص أن وأن تود أن يعيشوا اللذ الذي أنت التي أنت تعيشها ما يكون عندك تضارب بين حب الصحابة على الله تعالى وحب على آل البيت على رضوان الله تحب الجميع وتأنس بذكر الجميع وتفرح بذكر الجميع، فهذا مكسب عظيم. قضية كبرى أن تحمل هذا الحم، كما حمله النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، الأمر الثالث لا تحقر من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فهذه قضية كبرى أن الهداية لا تدري أين تكون يعني فتح ال... أن يفتح الله على قلب هذا الرجل قد تكون بكلمة قد تكون بابتسامة قد تكون بخدمة تخدمه في أمر في مساعدة في إحسان في نقاش في هداك كتاب في هدا شريط الله سبحانه وتعالى يزيل الغشاوة عن قلبه بما لا يخطر لك عن باته ليست القضية قضية جدل الداعية أبعد الناس عن الجدل وليست القضية قضية إظهار العضلات في المعلومات واستعراض هذه الأمور لا القضية أن تحرص أن الله عز وجل يجعل هذا المدعو في ميزان حسناتك لأن يهدي الله بك رجلا واحد لك من حمر النعم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذه قضايا أوصل إخوآه الحاضرين والسامعين أن يطلبوا الأجر من الله وأن يحتسبوا الأمر من الله سبحانه وتعالى وأن يصبروا على ما يصيبهم من أذى الداعية متابع للرسول عليه الصلاة والسلام والداعية يسير على هدي النبي عليه الصلاة والسلام والله والله عز وجل بين ولهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فالذي يدعو على بصيرة ويتبع هدي الرسول عليه الصلاة والسلام سيلاقي ما يلاقي من تعب ونصب فيحتسب ويطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى فهذه قضية كبرى أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا ونعيد لكم فتنة القول في تلك العمل وخيرا الكلام ما قل له دان واستجابة لكلام الأخوة في الاختصار فهذا أسهر الله سبحانه وتعالى أن ينفع له الله الشيخ صالح خير الجزاء على هذه الكلمة والآن الدكتور مطر الزهراني عميد مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى فلا استمع الكلمة له فليتفضل مشكورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولاً أهن الجميع بهذا الشهر المبارك ونسأل الله أن يتقبل منا الصيام والقيام. ثم أهني إخواننا الضيوف بالإهتداء إلى دين الله القويم ونحمد الله ونشكره أن هناك من يسر الله لهم عقولاً نيرة أخرجته من الظلمات إلى النور ويا إخوان نحن لا نتعصب لأننا نقول نحن سنة ونحن على الصواب دعيت أنا أني على الصواب والشيع قال أنا على الصواب فبيننا كتاب الله وسنة رسوله هو الحكم بيننا فإن وجدنا السبيل في كتاب الله وسنة نتفق عليه نسير عليه ونترك ما عداه نترك ما عداه وأنتم تعلمون هي الأخوة المهتدون أنتم تعلمون أن الطبقات الكبرى أو المراتب الكبرى من التشيع وهم الآيات وأصحاب العمايم أنهم يعلمون أنهم على باطل، ولكن نظرا لمميزات التي يحصلون عليها لا يستطيعون يتركون هذا هذا المذهب ولا يبدون، وأنتم طبقة العامة الناس يخفون عنكم هذه الحقائق. وتعلمون ما هي الميزات اللي يحصلون عليها من المكانة ومن الخمس ومن الجوازة الاستمتاع بمن يشاءون وغير ذلك الميزات اللي يحصلون عليها من هم الضحية؟ هم عامة الإخوان الشيعة وكلمة الشيعة إن كان الشيعة المراد بها محبة علي وآل البيت فكلنا شيعة وإن كان المراد بالتشيع سب صحبة رسول الله والمراد به هذه المسالك السيئة التي يسلقونها من المخالفات التي لا لا مجال لذكرها الآن فنحن نبرأ إلى الله منها نحن نريد نؤكد هذا المبادئ في قلوب أبنائنا وإخواننا الضيوف أن نبحث عن الحقيقة وأوصي كل من يسمعني الآن يا إخوان ابحث لنفسك وابحث عن الحقيقة وأطلع إلى ما يقول العلماء في القنوات وفي الصحف وذلك واندق إلى الحقيقة الحقيقة ظاهرة بائنة ثم لو عدت إلى تاريخ التشيع لوجدت الحقيقة كانت الناس كلهم سنة ما عدا مدينتين أو ثلاثة في إيران إلى سنة الثمانية وخ... الثماني وخمسين ثم بعد ذلك تسلطت بعض بعد القوى وبعض الملوك والذين يدعون الرئاس عندهم وصلنا إلى أنرو وهذا الانتشار في ونحن في غفلة إخواني أهنئكم بما وصلتم عليهم الاهتداء وأسأل الله أن يثبتكم وأوصيكم بأن تدعو كل من يعز عليكم وكل من تستطيع أن تدير أخرجوا آباءكم وأمهاتكم من ظلم من من جهل هذا التشيع، أخرجوا إخوانكم، أخرجوا أصدقاءكم، أخرجوا زوجاتكم، أخرجوهم يا إخوان قطعا عن هؤلاء لا يدخلون الجنة لما يرتكبون من المصائب والبواج، وإن صلوا صلاتنا وصاموا صيامنا فهم يرتكبون من الأمور التي تعرفونها أنتم. أسأل الله لي ولكم التوفيق لا أريد أن أوقيت سأتزم بالاختصار وفي النفس حاجات ولكن الوقت يلزمني بأن أجز وأنا اختصر وأسأل الله لي ولكم التوفيق ونشكر من قام بهذه الدعوة وهذه الجهود من سنوات وأسأل الله أن يبارك لهم ويبارك في أعمالهم وأن يجعلها خالص وجه الله هذا هو الهدف الأساسي وفي هذه الأيام المباركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزا الله الدكتور مطر زهراني خير الجزاء على هذه الكلمة لحظة فالحقيقة نحن نتمنى أن كل أخ من الأخوة المهتدين أن يتكلم بنفسه لكن الوقت لا يسمح و نعم نعم نعم نعم نعم أقول يعني نتمنى الحقيقة لو أن الوقت يسمح لا تحن الفرصة لكل الموجودين من الأخوة المهتدين أن يتكلموا، لأن كلامهم ربما أقول يؤثر بمن لم أو من لا زال على مذهب التشيع، فلعلهم يسمع منهم كانوا معهم ثم هداهم الله عز وجل الحق لعلهم يعيدوا التفكير، لأن الحقيقة أعظم ما يعيق التفكير ويحول بين الإنسان وبين الحق واتباع العادة واتباع ما عليه الآباء وهذا قد بين الله سبحانه وتعالى أنه من أعظم أسباب رد الحق واتباع ما كان عليه الآباء ولذلك كما قال عز كذلك ما أرسلنا في قرية من نذير الله قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثار مقتدون قال ولو جئتكم بأهدا ما وجدتم عليه آباءكم قالوا إن بما أرسلتم به كافرون هذا الأمم سائر الأمم كانت على ذلك ولذلك يصعب على الإنسان يترك العادة ويترك ما عليه الأهل والعشيرة والعائلة لكن أقول الأمر أعظم من ذلك المسألة جنة ونار ولذلك الإنسان يختار الحق ويتفكر ويتدبر معنا أحد الأخوة المهتدين الجدد وهو الأخ أحمد العبيد فيتكلم عبد الرحمن العبيد فلعلّه باختصار ايضا يذكر سبب هدايته فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا لهذا لولا ان هدانا الله فبدايات هدايتي الى اهل السنة ف بدايات هدايتي إلى طريق الحق وإلى مذهب أهل السنة اللي هو التدبر في القرآن واللي ومن من هنا أنا أدعو جميع الشيعة وجميع إخواني الشيعة سواء أهل أو أو عشيرة أو أقارب أو شيعة بالعامية كلها بأن تتدبر في القرآن فأنا لا لست بحافظ للقرآن ولكن فقط متدبر لبعض الآيات التي ألزمتني إلى اتخاذ الطريق الصحيح فالحمد لله يعني القرآن هو هو طريق للهداية فدائما الأخوان الشيعة يعني فيهم قلة في التدبر تدبر الآيات فأنا أدعوهم من هذا المنطلق بأن يتدبرون بعض بعض الآيات التي تدعو إلى توحيد مثل آيات الدعاء مثل آيات الشركيات وكذا فالحمد لله الذي هدانا لهذا لولا أن هدانا الله وما كنا لنهتدي لذلك الحمد لله رب العالمين بارك الله فيك جزاك الله خير الشيخ كريم له كلمة يعني مختصرة تفضل نعم طبعًا. من حيث انتهى الاخ الكريم وفقه الله وثبته. في قضية تدبر القرآن انا اسأل سؤال للاخوان جميع كم ذكر الصلاة في القرآن كم مرة ذكرت كثير ايسا كذلك والزكاة كثير بل ذكر في القرآن اقل من هذا من التفاصيل المواريث اداب الوضوء كيفية الوضوء بواعث الوضوء قضايا تدخل في الجملة في التفاصيل إذا نلاحظ لما كانت الصلاقمتها عظيمة كان ذكرها في القرآن كثير لأن القرآن تزين مننا يا أخوان من حكيم حميد والله جل جلاله أنزل لنا القرآن بلسان عربي إيش مظل ولا مبين مبين إذا كان الإيمان بإمامة علي رضي الله تعالى عليه هي من أصول الإيمان فضلا عن الأئمة الإثنى عشرية وهذا القرآن هو قرآن الأمة أليس من حكمة الرحمن الرحيم بهذه الأمة أن يظهر هذه الآية آية الصريحة في القرآن العظيم ما البال إذا كان لم تذكر مثل ذلك بل ذكر ماذا ذكر وأمرهم شورى بينهم كذا ولا لا إذن هذه من تدبر القرآن الذي أشار إليه الأخ قضية أخرى كنت أزورها في نفسي سبحان الله دائما من شؤم البدعة والضلالة إنها تتفتق إلى خير وإلا إلى ظلمات إلى ظلمات الآن كم الذين سلكوا مذهب التشيع يزعمون أنهم يحملون الحقيقة طريقة واحدة اتفقوا عليها، ولا طرق كثيرة وكثيرة جدا. نعرف الطريقة الإسماعيلية، نعرف الطريقة الإسماعيلية، نعرف طريقة مين الزيدية، نعرف طريقة ماذا مين اللي في النصيرية، الدرزيه وتفاوت. اذا القضية قضية, قضية اختلاف وقضية هوى ولذلك الهوى لا حد له. ثم القضية الأخيرة أختم بس ثانية واحدة هذا المذهب الشيعي الذي يراد أن يتعبر فيه هل هو هذا المذهب الذي على طريقة فلان وفلان وفلان يعني الآن المرجعيات كثيرة وكثيرة جدا أيهو الدين الصواب إن كان ينطلقون من المعصوم الدين هذا معصوم محفوظ لماذا تتكاثر هذه الطرق ولماذا المذهب الشيعي في هذا الوقت غير طريقة متقدمة وأنا أيها الشيعي الذي كنت في زمن جعفر الصادق ولم أؤمن بالست المتبقين بعدي هل أنا أكون شيعيا هل ديني كامل وإن كان ديني كامل فلماذا لا يسع جمهور الشيعة ما وسع من كان جليس علي بن أبي طالب والحسن والحسين فحسن وهو الاهتداء بقال الله قال رسوله والأخذ بالكتابة هذا صلى الله عليه وسلم وأخذ الدعوة الحمد للعرب جزاك الله خير وأثابك وهذا الحقيقة الدعوة للقرآن الدعوة مهمة جدا كل والله الحمد يعني عربي يستطيع أن يفهم كثير من آيات القرآن أن يفهم كثير من آيات القرآن طيب أقول يفهم معظم يفهمه العرب بلغتهم ولذلك الحقيقة من الأمور المهمة أن الإنسان يرجع إلى كتاب الله عز وجل يعرض هذا المذهب على كتاب الله عز وجل والحقيقة هناك كلمة يقولها الشيعة دائما وهو يقول نحن نعرض رواياتنا, نعرض رواياتنا على كتاب الله لكن في الواقع لا يعرضونها على كتاب الله عز وجل لأنهم لو عرضوها نتبين لهم أن هذه الرواية باطلة ولكن هذه فقط الدعاء ولذلك أقول لكل من يناقش Shiite ويناقش يعني منهم مراجع أن يطلبه وأن يطالبه بعرض الروايات على كتاب الله في س أنها تتضاد مع كتاب الله سبحانه وتعالى نعم سلام عليكم نيابة عن والدي الدكتور محمد السعيدي والأستاذ عبد الله الثاني نحييكم على العشاء الآن نغلظكم على السحور تفضلوا حياكم الله أقول بعد إن شاء الله تعالى السحور سيكون فيه استبراز لهذا اللقاء وخصوصا يعني الأخوة المهتدين يعني من يريد منهم أن لا لا بعد ال بس من السحور شيء بعد س حنا نذكرهم بإنه بعد السحور إن شاء الله سيستمر اللقاء لا أنا أقول يستمر اللقاء بعد السحور بالضبط نعم داينا طيب يا اخواني ان شاء الله تعالى من لديه اسئله او شيء سنستقبلها بالمايك وعبر الخاص من لديه اسئله يدخل على اخونا امير الجود ويطرح السؤال عبر عبر مدريد السؤال الكتابي ومن يريد الكلام بالمايك فحيى هلبي نبي سحور ابشر رجلوه يا شباب طيب إذن أنا خلوني أكروش السفرة إن شاء الله وحياكم السلام عليكم. الحمد لله الحمد لله. يهذف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهذف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبد يا من جل قدرا جل قدرا لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وفيقا عميقا سماا وارضا لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وفيقا عميقا سماا إلهي وجهي إليك أتجاهي وتيفا نديدا لك أرضا أرضا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله, الحمد لله،, الحمد لله. الحمد لله الحمد لله ربي يهدف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله حمد لله ربي يهفف بحمك قلبي الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا لله يا من يا من جل قد جل قد لك الحمد صمتا لك الحمد فرضا لك الحمد قفقا حثيثا ونبضا لك الحمد فمتى لك الحمد فرضى لك الحمد خفقا حتيتا ونبضا فانت قوام وانت خجامي مع الكون والأمور لولاك أوفى الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمد كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله عز وجل على ما أنعم وأكرم من هداية هؤلاء الأخوة مئتين من الإخوة من السيهات والقضيف وما جاورها اختارهم الله عز وجل لهدايته واختارهم وآ الله عز وجل حياك الأخوة فكروا قليلا وتأملوا في عقيدتهم الأولى وجلوها قد خالفت ما جاء به ما جاء بأهل البيت ضيفنا علي ضيفنا علي اللي يقول دعودي بالهداية معك مايك بارك الله فيك معك مايك اتفقك الله معك مايك يا أخونا علي بارك الله فيك طيب خاص وقف التستيل انتهى اللقاء انتهى اللقاء الآن انتهى اللقاء تسجيل يتسحرون بعد السحول يرجعون إن شاء الله تعالى كان معك مايك وجد لقاء الآن. طيب. لا بأس. طيب هذا أيضا أخون علي يعني يريد بداية. <تصفيق> إن شاء الله عز وجل نوفقه ونثبته على الحق ونرزقنا وإياك حسن الخاتمة. تفضل يا سيدنا العراقي. جل جلد جل جلد عالياً في الأرض صيحة الغباء ونبرد ونبرد تسمع البغين أن غما المماج جل جلد جل جلد جل عالياً في الأرض صيحة الغباء ونبرد ونبرد تسمع البغين أن رمى الممات قادمون كسنا الوهاج مسلمون ديننا المنهاج كسنا الوهاج مسلمون ديننا المنهاج من كفار منية الأبرار. منيه الابراء المنايا لا تدخل من المنايا العبايا فامضي... عليكم ورحمة الله وبركاته الله أسأل الله عز وجل أن يهدي الشيعة الذين في الوقت معنا وأن يفتح على قيوبهم وأن يركبوا سفينة النجاح الحقيقية سفينة النجاح التي طائدها هو محمد عيد الصلاة والسلام ووزيره فيها هم الشيخين ورائه وجنودهم الصحابة. ورعيته هم أهل السنة والجماعة وأهل الإيمان أهل الإسلام إلى قيام الساعة الذين آمنوا بكتاب الله عز وجل وصدقوه كاملا بالاستثناء لم يدعوا أن القرآن فيه نقص أو ذيادة كما يقول ذلك أباطرة علماء الشيعة العلماء الذين أسسوا عقيدتك يا شيعي يقولون بتحريف القرآن فأبعد نفسك عن أمثال هؤلاء ياك أن تقترب من رجال يقولون أن القرآن نقص فيه وزيد يجب أن تترفع بنفسك عن, عن الاقتلاب أمثال هؤلاء يقول سؤال خوي شيعي بس أنا مستحيل يعني له إن كان يعني يخشى من بطش أهله يتخفى ما ليش لا يتخفى يعني يتخفى، نعم. هل الشيعة كفار؟ ما في شيء اسمه الشيعة كفار. ما أحد يقول شيعة كفار كذا كذا. لكن نقول من دعا غير الله فقد أشرى. من سب الصحابة جملة فقد كفى. وهكذا. سواء كان سني شيعي لو جانا الحين مثلا أبلا. لو مثلا أعطيك مثال. جانا واحد سني زين قال أنا سني لكن أدعوا غير الله. يقول أنت كافر حتى وإن كنت يقول أنا سني. ليست العبرة بالأسماء يا إخوان الكرام بارك الله فيكم. ضعيف كل عام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواننا في غرفة منهج السنة السرداب إن شاء الله تعالى من لديه تعليق حيا الله خون أبو نصرة سيكون معنا إن شاء الله تعالى الآن أحد الإخوة المهتدين ويخبرنا عن الأسباب التي كانت داعيا ومشجعا وناقل له من. الدائرة العولة الى الدائرة الثانية وعنلو حقيقة اخوان الكرام من لديه مداخلة على المايك او سؤال على التكس يرسلنا مباشرة وسيتم عرضه على الاخ المتحدث او كذا اخونا ابو نصر اذا عندك سؤال تريد ان توجه اخونا ابو مالك لاحبة الجميع المجال مفتوح للجميع طيب اتفضل اخينا الكريم بسم الله الرحمن الرحيم راح انادي اسمي خالد ال... طبعا هذا الاسم الاصلي بس احال شيعه وغيره واسمي الى اسم ثاني ال... الان لي اهتديت ديت والله الحمد 11 سنه ال... من القطيف انت تخيل في... لا انا من الاحساء طبعا اسر من الاحساء اله جدا معروفه اللي الان 11 سنة محتدي الحمد لله ال... راح يقولي البعض ليه؟ لا لا لي الفرق راح اطيكم الفرق بين مذهب اهل السنة والجماعة وبين الشيعة طبعا انا شيعي وانا عارف دارس حوزة وانا صغير وعلى طول في الحوزات في القرى اول شيء يوم عرفت اهتي الحمد لله صرت عن بالله سبحانه وتعالى كل اتكالة على الله اول كان لا النذور وغيرها كلها على الناهل البيت الحسين انا بغيت اقوم يا علي يا حسين قال انا الحمد لله يا الله دوما الان لـ 11 سنة ولله الحمد دوما اقول اللهم يقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم لك الحمد 11 سنة ولا يوم من الأيام صار عندي شك الـ 11 سنة الان وانا على طول اللهم لك الحمد التدبر في القرآن 11 سنة ما عندي ذرة شك طبعا صارت نقاشات جدا مع أهلي رحت حق مشايخ منها الشيخ إبراهيم في الخرس هو البطاط الشيخ إبراهيم البطاط نعم فكان فال... دوم يقول لي يا ولدي لا تناقشهم يا ولدي لا تناقش ليش أحنا مبدأ اه... تقية فلا الدين ما في شيء اسمه تقية هذا دينك اللي هو أغلى من نعاب عنا فكان دوم الآن إنه بغير أي شيء عند القرآن ولله الحمد ملاقوا الروايات ولا حديث ولا حاجة القرآن بس ونقشت كثير من أهدي الحمد لله رب العالمين ما هو سبب هدايتك القرآن الأقوى كلمة خلال النقاشات اللي حصلتها قال لي أنت الآن معانا بكرة راح تحط في القبر وبالفعل هذه الكلمة اللي هزت وجداني أنا بكرة رحضت في القبر أنا الآن عرفت أني أنا على باطل السبب هدايتي منها سب أمنا المؤمنين عائشة رضي الله عنها منها الخمس منها في أشياء كثير يعني يكفي يكفي توكلي يا تحس ان الحياة وانا شيء رحمة توقف على اهل البيت الان لا وانا سنين والله الحمد توكلي على الله على طول وهذا اكبر دليل انا قل والله الحمد انا كل كلمة وثنى قل يا الله ما قل يا علي ما قل يا عمر او ابو بكر او هذا لا كلهم خلفاء وكلهم رضي الله عنهم بس توكلي في الاول والاخير على الله سبحانه وتعالى في اي في لا في الاحصاء في الاحصاء اي نعم طبعا كان الوالد مسافر مش اخلص الثانوي عشان يرسلني العراق بس الحمد لله مع الثانوي حصلت النقاشات والحمد لله يعني طيب نقله ثانيه ف ف هذا احد المخالفين من الشيعيه العماميه يطرح سؤال يقول ما هو يعني ما هو لماذا يعني تركت عقيدة آل البيت والتحقت بالوهابية وأصبحت يعني من المناصبين العدالة آل البيت السؤال هنا الذي يطرح حقيقة هل أصبحت مناصب من العدالة آل البيت تكرههم وتبغضهم بعد انتقالك للسنة لا طبعا في كل صلاة في كل صلاة من الأشياء اللي عرفتها في كل اللهم صل على محمد وآل محمد قال محمد ما عارفين ان لهم اهل البيت في كل صلاة فهذي لا انا الان سنني واقول بالعكس انا الان متمسك اكثر باهل البيت اعرف حقوقهم اكثر من الاول كل صراحه اللي قال لي اهل البيت واهل البيت يا اخي في مبالغات اصلا هم عارفين اهل البيت يسوون ويفعلون وما ادري شنو يا اخي انا واحد من الناس اللي هو قرر واعترف ان لهم صح لهم مكان عند الله سبحانه وتعالى بس مو نفس اللي نوصل ان احنا نقدر نبالغ فيهم ولا نعدو بالعكس أنا لا يومك أحب أهل البيت وليقول غير هذا أخي تعال اطلع شوف ماذا باحل السنة والجماعة هل هو يسبح للبيت ولا لا اطلع لا تقوله بس أنا واحد من الناس تعال لي في الحوزة وفي الدين أحسن منه كثير يتكلمون ما العلم أني كنت ذكي ما العلم أني كنت أكره هو للسنة من خلال الحوزات بس يوم عرف ماذا بالسنة والجماعة بالعكس الحمد لله اطلع واسأل وشوف ويا أخي خلي عندك قاعدة لا لي احاديث ولا تقول لي الروايات خلي عندك دوم أنا وهي القرآن جيب القرآن حط الآيات سحب القرآن وين يقول غير كذا شوف من اللي يقول في تحرير القرآن الآن قالوا مش على ما أشياء يقول في تحرير القرآن طب يطلع واحد منهم والله يقول القرآن لا مش محرف يكفي القرآن بس يوم نقولون محرف عفوا نضاف لكلام كلام الأخ العزيز أن هذا الدعاء الذي تسمعونه في صات التراويح عند أهل السنة اللهم في من حديث إلى آخره هو من دعاء الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهذا يؤكد أخذنا واهتمامنا بتراث آل البيت كذلك حديث الحج في صحيح مسلم الذي هو من رواية في الصحيح من رواية جعفر الصادق عن أبيه الذي دخل على جابر وساله وهذا يعني يدل على أخذنا تراث آل البيت وكثير من الحوادث أخونا لورد يريد المشاركة على المايك تفضل أخونا اللورد أطرح سؤالك ليت باختصار حتى الأخ يعني إن شاء الله يعلقها تفضل. خونا لورد ماذا النقطه مرفوع عنك لا لا ارفع نقطه خذها مباشره طيب ابو نصر ابو نصر تفضل خونا ابو نصر هذا من اهالي جده تفضل اطرح سؤالك لان ينتهي لورد تفضل يا ابو نصر السلام عليكم ورحمة الله ان شاء الله في سواد انا لا اريد ان اطيل لكن على اعتبار انه كان يريد ان يذهب الى الحوز وعلى اعتبار انه يعني عنده اطلاع على المذهب الشيعي هل يعرف عن عن عن تاريخ الغيبة الصغرى عامة الشيعة شيء يعني ما هي الثقافة العامة والمعلومات العامة التي يحيط بها الشيعة عوام الشيعة عن هذا التاريخ سواء من من الشخصيات التي تزعمت المذهب سواء من من مما حفر فيه من خلاف هل يحكى عنه شيء في الحسينيات مع كلها؟ السؤال السؤال باختصار شكرا اخونا ابو نصر ونقدم اخونا لو السؤال باختصار شديد هل في الحوزات او في التجمعات الدينية هل يذكرون شيء عن السفراء الاربعه للامام المهدي والتوقيعات التي خرجت من الناحيه المقدسه هل سمعت ثقافة واهتمام بهذا الجانب او ان هناك لا لا يقصد السفراء الأربعة الذين كانوا للمهدي نعم السفراء الأربعة الذين كانوا صله توصل بين الناس وبين الامام المهدي الذي غاب غيب صغرى ثم بعد السفراء الأربعة غاب غيب كبرى المقصود هل هذا الزمن التاريخي في التاريخ التشيع يذكر او يتكتم عليه هذا هو السؤال لا طبعا يذكر احنا يوم كنا حوزة كنا نتعلم عن الغيبة وين نعم اي نعم كنا نذكر عن الغيبة وعن اهل البيت بس ارجع واقول واحنا كنا حوزة كنا لنا الظاهر يعني الصراحة ما كنا نتعمق في المشائخ والصاده ما كنا نعرف عن المتعه شيء ما كنا يعطونا المتعه كيف اصولها وكيف هذا ما كنا يقولوننا ان لا القرآن محرف وما عندنا كتب عشان نرجع ونراجع فيها هذه نقطة يعني من ما كانوا يقولون أن القرآن محرف بينما هم لا يوم ال الكثيره الآن خلينا نطلع نوتيشيعية اللي ذاك يوم أنا قاعد أطلع مع الوالدة وطلع المهاجري البعوذة الآية في القرآن فيقول هذا علي بن بنبي طالب استغفر الله يا اخي راجع كرم الله وجهه يجي هذا المهاجر يقول لي البعوذة المقصودة فيها في القرآن هو علي بنبي طالب فلا كنا ندرس حيوزة كنا مسابقات كنا أناشيد والكل يعرف كنا عن اهل البيت يعطونا قصص لهم الظلم وهذه ايه صح كنا ناخذها بس كتعمق تعمق في الدين لا ما كنا نتعمق كنا صرحة الآن أقولها لما الظاهر الظاهر بس بس كان عامل عامل في الدين لا وهذا ما أقوله لو في تعمق في الدين كان ما مح موطقا محظا للآن بالنسبة لرواية البعوذة ذكرت في كتاب تفسير القمي وصححها المحقق حسين الساعدي وعلق على الرواية بأن سندها صحيح لمن يريد التشكيك طيب نأخذ أحد المهتدين أيضا من الأخوة الكرام أبشر أخونا عز عمر نقدم كده فضل يا طيب عندنا أحد الأخوة أيضا نسمع تجربته وأيضا القصة التي تعرض لها وبعد ذلك في أسئلة الأخوان يريدون أن عليك. عليك السلام عليكم اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد وعلى أصحابه الحمد لله رب العالمين على الهداية نشكر الله على جمعتنا هذه أول وعلى وجودنا مع المهتدين إخواننا والحمد لله رب العالمين اللي وصلنا فيه لبيت الله سبحانه وتعالى من بعد غياب عن مكة المكرمة أكثر من 18 سنة يوم كنا شيعة ما شفنا بلاد الحرمين ما نشوف إلا المدينة المنورة ونروح فيها بدون علم ندخل المدينة نتسوج نرجع بيوتنا لو بنصلي نصلي صلاة الفجر ونصليها كذا ونصلي المغرب ونعيش على حالنا والحمد لله رب العالمين بعد ما تفقهنا ودرسنا وعاشرنا اهل السنة والجماعة وصلنا الى الحق والحمد لله رب الله طيب. شكرا شكرا ابو مالك أو قال ابو مالك او احد الاخوة كذا أظنه قال كذا قال يا أبو مالك واحد الإخوة أظنه يعني يقصد الشاعر أنس المبرد فتفضل يا أنس مسيني طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد حياكم الله جميعا ما أدري أبو عبد أبو عبد الرحمن الواثق خرج ما ادري حين انتهى اللقاء كذا فجأة سكتة قلبية للقاء ولا كيف بيعود ان شاء الله ولا كيف اللهم اننا نعوذ بك من موت الفجأة طيب لا بأس يا ابا نسكو كان الله اكبر ان شاء الله ان خاتمها طيبة ان شاء الله ان خاتمها طيبة كان اخر حياته من البالتك ان قال ابو مالك ثم سكت تفضل عبد الرحمن لك اللقب. آه. طيب أخونا أبو مالك من من الرياض لديه سؤال إن شاء الله نقدمه هو نسمع سؤاله أبو مالك تفضل بارك الله فيك. طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أولا يعني يبارك لإخواني في الله الذين يعني لما استبانت لهم الطريق تركوها على ما فيها من مشقة ومعرفة, من ومعرفة يعني قسوة المخالفين أحيانا ومقاطعة الأهل وبدلوا في ذلك مما هو يعني مما هو يكون من أعز الأشياء على الإنسان وما, وما اعز على الانسان من اهله ومن اصحابه ومن قومه ومن من مرات عصبه كل هذه الامور يفقدها اذا اهتدى وانا اعرف شخصيا يعني كثير من المهتدين بعدما اهتدى انقطعت صلته باهله بالقاطعوه اذوه وبعضهم يعني عذبوه عذابا نكرا عذبوه عذاب جسدي حتى ينقل الى المستشفى على كل حال أنا أعرف أن هذا يقع في إخوان المهتدين وبعضهم يكون أهوى من هذا المهم المهم أني أبارك لكم ذلك وليس ذلك إلا لعظم مكانة الله في قلوبكم الحمد لله رب العالمين الذي جعلكم على خطى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين آمنوا ثم أوذوا في سبيل الله عز وجل على كل حال يعني عندما كنتم تقولون يا حسين يا يا الله يا علي يا كذا كذا وكنتم تقولون كذلك يا الله لأن نعرف نعرف أن الشيعة يخلطون يقولون يا الله ويا حسين ويا علي ويا محمد وكل هذه يعني الأسماء يدعونها <تصفيق> ثم انتقلتم من تلك الحالة إلى حال أنكم تقولون يا الله وما تلجؤون إلا لله عز وجل فالسؤال هنا ما لا وجدتم في أنفسكم في من حيث الأمن والطمأنينة وإلى غير ذلك هل هناك فرق أم لا لكن لا عبد الرحمن على حسن العقيدة عقيدة الشيعة كانت ما تكتمل بسم الله سبحانه وتعالى الوحدة هذا وحده واذا تبغى تتأكد ارجع الى الكوراني الشيخ الكوراني الشي الشي الشيخ الشيعي يوم انه قال كلمة يا الله لوحده تسمى شرك بس اذا قلت يا علي يا الله هنا التوحيد هذا دليل علماء الشيعة هذه عقيدة الشيعة تقول يا الله لوحدة ما تتسهل أمورك ولا تكون من الموحدين وهنا نرجع لكتاب الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فأني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي فليؤمنوا بي لعلهم يرشدون سبحانه وتعالى صدق الله لنا هنا توحيد أما يوم كنا على مذهب الشيعة أصلاً نعترف بهالشيء كانت وجوهنا مسودة حتى أكثر إخواننا المهتدين وإخواننا أهل السنة والجماعة بعد ما شافوا بعد ما شافونا بعد ما تركنا المذهب الشيعي يقولون لنا وجوهكم وجهكم نورة في فرق بين يوم انك كنت شيعي وفي فرق بين يوم انك كنت يوم كنت سني هنا الفرق والحمد لله رب العالمين اللي عرفنا طريق التوحيد اللي يعدي الى طريق الجنة هو التوحيد والعلماء الشيعة ما يربونك على التوحيد يربونك على اللط وعلى الشرك وعلى الكلام البذيء ولا هنا تربية صالحة أنا قبل أسبوع قبل أسبوع واحد جالس في بيتنا وابوي يقول لي إذا ما تعترف بأن علي هو قسيم الجنة والنار ما انتبهوا لدي وتطلع من البيت ما تجي البيت مرة ثانية هذا هو التوحيد هذا هو الدين هذا هو دين الاسلام هذا هو اللي علمنا اياه النبي محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين على الهداية طيب اخوان كرام نسمع حتى لا ندع لاصوات التشكيك مجال احد مشايخ الشيعة في لبنان صوت واضح صوت جيد على صوت جيدنا أحد المشايخ متألم من هذه القضية يقول أنه بعض الشيع يذهبون للحج ويرجعون يقول لا تقول يا علي قل يا الله طبعا نسمع التزير إن شاء الله وبعد ذلك يتم التعليق عليه طيب دوان. أنت يا معبود يا من جل قدران لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا, وثيقا عميقا سماء حبيبي أرجوك اقبل اقدامك بكل صدق ووفاء اقول هاي الكلمة من قلب وحق امير المؤمنين اقبل اقدامك لا تعر اذنك الى كلاب النواصب ومن يذهبون الى الحج بدل ان يؤثروا وينشروا مذهب اهل البيت يرجعون بشبهات الوهابية والله يا إخوان بعضهم يرجع بشبهات الوهم يقول لك لا تقول يا علي قل يا الله حرامته يا علي لك هو محمد يوم أخر صلى الله عليه وآله قال دخيل يا علي الحمد لله الذي نبعون من عباد أربانكم حمدًا إلهي صوت فنعم الله الحمد لله،, الحمد لله الحمد لله أما إذا مسني كربن أو أنني اقترفت ذنبا وأردت الوصول إلى الله لا أتوجه إلى الله مباشرة لا يصح اللجوء إلى الله مباشرة <تصفيق> صحو اللجوء إلى الله مباشرة. تفضل تفضل إستاد الفاضل عندنا أحد الأخوة. ضيف جديد أيضا ويطرح عندنا يعني إذا الأخوان عندهم الشيعة الخاصة تمرسلا توبة السلام عليكم أخواني عندي تعليق بس على على التسجيل هذا إذا كان في من الأخوان الشيعة يعني في الغرفة يقدر يقول لنا هل الإمام علي عليه السلام كان يقول يا علي ولا يحلف بظل الزهرة يعني الحسين كان يقول يا علي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول يا علي هو يقول ان الرسول في واحد قال يا علي يعني شوف الوكذوب الواضح لا لا هم ما اقول علي ايش كان يقولي كان يقول يا انا ما يصير شيء كان يقول يا الله وكان الله عز, والله عز وجل امر انه ندعوه ونستعين فيه لم يأمرنا بأن نستعين بعالي ولا كان وضح لنا هذا في القرآن الكريم. طيب. الإخوان طبعا يقولون يعني أشكرك على هذا المداخلة ونعم لا بس إذا كان عندنا طيب. سيح. سيح. طيب. بس عفوا نسمع كلام خلا مداخلة وبعد ذلك ناطل ماك تفضل تفضل بصراحة أنا أسرتني كلمة يا أنا بصراحة هذا أول لفت على, على قضية استغاثت علي, بن استغاثت علي بن أبي طالب بنفسه أو بالنبي صلى الله عليه يعني يا أنا يقول فاني علي بن أبي طالب أو تقولون ما كان يستغيث بالله عز وجل هو يا أنا يا أنه ما يستغيث بالله عز وجل الوكيل الأمرين كفر صريح بالله عز وجل ويعني أنه كان يقول يا أنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في في في معركة أحد التي كسرت فيه أسنانه صلى الله عليه وسلم وشججبينه و وكاد وكاد صلوات ربي وسلامه عليه يعني أن يقتل في تلك المعركة مالك اللي استغثى على ابن أبي طالب طبعا على روايات الشيعة به آلاف المرات يعني على روايات الشيعة حتى في غزوة طبوك. في غزوة تبوك لما تخلف علي بن أبي طالب عنها عن هذه الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم لما كاد أن يهزم بين قوسين وتحت خطين علما أن تبوك لم يكن فيها حرب استغفت علي بن أبي طالب والشيع يكررون هذا المعنى كثيرا إيه أذن يمطي الشيع يكررون هذا المعنى كثيرا وما أدري هم يريدون أن يقولوا أن علي بن أبي طالب كان ملاذ النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه لولا علي بن أبي طالب لما دخل في الإسلام أحد ما, ما ندري هو يقول يا أنا يا يقول يا يعني ما يستغيث بالله عز وجل طيب تفضل أخي الواثق أذن عندنا الفجر أسأل الله عز وجل أن, أن, أن يثبت الأخوة الذين اهتدوا وأن يجعل كونوا دعاه لأهلهم ولمن حولهم ووأن وان ي وأن, وان يا وأن ينقل وأن وأن عجبت وأن من كلماتي أنا عجبت كرهت نعم طيب جزاك الله خير أخونا الحبيب معنا أيضا أحد الأخوة من لبنان المهتدين من لبنان وإن شاء الله تعالى يخبرنا بقصته في التي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا يوم الدين معكم أخوكم أحمد خواجة من لبنان من الجنوب ب بالضبط من ضيع اسمة سلطانية عشان ما حدا يعلق عليها يعني وجهت مواقف على الانترنت يعني بعض الأخوان الله يهديهم الشيعة بس يقولوا لي أنت من ولا اللي هم من لبنان وجنوب آبداً ومستحيل ويك وحدد لهم بس ما تبوا ما شاء الله ندرج جغرافيا منيح تلو تبقي خلاص خد تلفونه واحكي معي خلصني من هالقصص كلا، لكن عندي كلمة بسيطة لإخوان الشيعة والله وهي اللي سبب هديتي أنا كمان. اللي هي بس تفتيح العقل لا أكثر. يعني إذا كان أهل البيت أه درجاتهم عظيم إلى هالدرجة إنه نوصل لدرجة نعطيهم قدرات إلهية أو نوصل لدرجة يعني إن مع الله مش في الله. طيب الأولى عبادتهم إلن مثل ما قال هذا قول يا علي بدل يا الله طب خلص نعبد عليه أحصلنا ليش نعبد الله وانتعب حالنا نوالي أهل البيت وخلص طبعا في بعض الأخوة الشيعة المتشددين كثير بلبنان لبنان عندهم هالمقولة عادة لا تعبد الله بس والي أهل البيت خلص بتفوت الجنن طيب وين القرآن وين راح وين كلام الله راح وين وَمَا خَلَقْتُوا الْجِنَّةَ وَالْإِنْسَةَ إِلَّا يَعْبِدُونَ إِلَّا لَيَعْبِدُونَ وين يعني وين صار عبادة الله وين راح؟ طيب فكل المطلوب بس من الاخوة الشيعة بس التدبر البسيط بكلام الله لا اكتر يعني في احد القصص بين وبين امه كمان مرة عم إلا امه اسمعينه تاخذ بكلام معمم ولا كلام الله عز وجل. قلت لي لا أكيد كلام الله اولى قلت لي يعني شو ما قال المعامم شو ما كان شو ما قال ما بتخدم منه اذا كان معارض لك. قلت لي اكيد قلت لي طيب. قلت لي بتحبي عائشة رضي الله عنها. قالت لي لا. قلت لي ليش؟ قلت لي خرجت على الامام علي. قلت لي طيب حلو. قلت لي طيب بالقرآن عز وجل يقول النبي اولى من المؤمنين بانفسه وأزواجهه. أمهاتهم. طيب معروف النبي عليه الصلاة والسلام توفى وما طلع عائشة صح ولا يعني صارت أم ومش المسلم المؤمن لأنه قاعد أعلى درجة من الإسلام. فمعنيه عائشة أمنه. فقالت هيك وهي من رتبة قالت ما هي خرجت على ال الإمام علي. قلت له أنت شو عرفك بالتاريخ خرجت أو ما خرجت يعني أنت الدليل التاريخ حمير وناسه بعدد قصص معنات التاريخ أصلا كذب إذا التاريخ الرببي عدة قصص مختلفة عن الثانية معناها التاريخ غير صحيح للي ما قال هو غير صحيح وهاي ما كلام معمم او كتقولي خارجية هذا كلام ربي عز وجل حتردي ولا تخدية والله سكتي ما ما تم الرد شغلة تانية للإخوة ها ال... ايه ايه شفته شفته شغلة تانية بس من الاخوه الشيعة ياريت يعني في هلا واحد هون كتب تعليق على على اخونا بدر انه الامير المؤمنين علي عليه السلام يوصي ابنه الحسين انه يا والله ترجع عشان ما احرفها ان بيتركوا بيمسكوا الغلطة على الواحد الا قصد انه الجئ عبادتك الى الى الله طيب حلو طب ما شفت كلام المعمنين شو عم يقولوا ما ما عرفت ما انت بس اخذت هرد بس. طيب دين رب على التاريخ لاحظوا لاحظوا اخوان الشيعة بقى من اتركوكم من كل الكلام سواء من اهل, ومن أهل الشيعة اتركوا من كله بس بين الواحد بينه وبين حاله يتمعن ونوي شوي انه معقول اكتر من ثلاثة الدين جاي من التاريخ يعني ما وين طيب وين القرآن انه قرآن مجيد في لوح محفوظ ان نحن انزلنا الذكرى وانه لحافظون طيب سؤال اخوان الشيعة اذا كان قول الله عز وجل اليوم, اليوم اكملت لكم دينكم واتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا طيب اذا كان رب الرب عز وجل رضا للمسلمين بعهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالاسلام دين طب ربنا من من عالم بالغيب انه مثلا الصحابة كلهم حيرتدوا حي... حيوصل الدين غلط مثلا معقول يعني نسبنا الحاشة لله الجهل لله بعدم العلم مثلا أو انه مثلا الله عز وجل خلص أخص الدين بأهل البيت هم اللي نقلوا الدين كله خلينا نقول طيب أنا معهم أهل البيت هم اللي نقلوا الدين معناها الأولى الاقتداء فيهم مش الاقت... عفوا العفن... الاقتداء بأعمالهم مش الاقتداء فيهم يعني للدرجة نعطيهم منزل القدرات الالهية عليه قسيم الجنة والنار يعني فيها هاي انا كتير كنت اسمعها بالبناء طيب اذا ربنا عز وجل امر واحد عن النار خلص لا رد لكلمته معقول يجي يسحبه يسحبوا وياخدوا على الجنة معناه لا خلص انا اول واحد حقا عليه على علي هيك معناها استغفر لك كذب كلام رب العالمين القرآن للي, للي قال وما خلقتوا الجنة والانسا الا لا يعبدون يعني عبادة الله طبعا في بعض الاخوه الشيعه بيناقشوا كمان على هالمسألة بيقولوا لا نحن ما ما القصد عم انه نعبدهن او لكن القصد انه يعني هم لهم وجهه عند الله طيب حتى لو كان لهم وجهه انتبه لللفظ لفظك انت مش دليل الوجهه دليل العباده صار ما صار لما تقول يا علي خلص انت على طول معناها ما قلت مثلا يا الله بحق علي ولا انه هي كمان غير مقبوله لكن ارحم من انك تقول يا علي لأن وجهت العبادة كلها لا عليه. طيب شكر الله لك والأخوة في الغرفة يشكروك ويشكر أيضا الأخوة المتداخلين تعليق بسيط جدا على بعض الكتابات على التكست يقولون طيب أنت لا تؤمن بحرب الجمل لا حرب الجمل المعركة الجمل على تعبيرها صح الرواية التي يستدل بها الإمامية دائما وهي رواية كلاب الحواب أي تكون ينبع عليها كلاب الحواء بهذه الرواية المعتبرة في نفس هذه الرواية نجد الرد على هذا الاشكال وهو ماذا حينما أرادت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها الرجوع بعدما سمعت نباح أو نباح الكلاب على تلك المياه قال لها من كان معها سير معنا عسى الله أن يصلح, أن يصلح بك بين الناس وهذا اللفظ الصحيح المعتبر الموجود في الرواية يؤكد على أن خروجها كان لماذا للإصلاح بنص الرواية التي يستشهدون بها واضح التلاحد يقول أنه نحن لكن الأخ الأشجاد الفاضل الأحمد يقصد أن التاريخ مليء بالأكاذيب وأكبر أكذوبة ما زالت تصدق إلى الآن أن عمر بن الخطاب تجرع على زوجة الشجاع الكرار علي بن أبي طالب وكسر ولع زوجته هذا من أكبر الخرافات في التاريخ طيب أحد يريد المشاركة خونا دور تفضل لك الماي فيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورسال خير الجميع وصباح خير حسب التوقيت كل واحد دولته صوتي واضح يا أخوان صوتي واضح حي <تصفيق> <تصفيق> الله يا أخوان طيب أنا ما أبغطي إلا أننا كلنا متعطشين نسمع قصص هدايتكم سعيدين جدا بالوجيه الطيبة الله يطول عماركم بس أتمنى من كل أخوان المهتدين إذا طلعوا على المايك يعني هذا الطلب ورجاء يقول لنا كيف كانت نظرتها للصحابة الأربعة رضوان الله عليهم وكيف أصبحت بعد ما صار سني كيف كانت نظرته خاصة خاصة خاصة من فكرة الـ الـ الظاهر والباطن لأن كل ما حاججنا أحد وإذا قلنا له شيء قال ظاهر وباطن للقرآن بالشكل هذا يعني كيف كان ينظر للقرآن قبل أن يصبح سني وبعد ما أصبح سني كيف أصبح يرى القرآن وأيضا أبي نظرة عامة كاملة شاملة على الإسلام نظرة شاملة على الإسلام كيف يوم إنه كان شيعي كيف ينظر للإسلام كامل وكيف يوم صار سني كيف صار ينظر للإسلام والأحداث اللي حدثت للصحابة والمشاكل اللي صارت بين الصحابة رضوان الله عليهم جميعا بشكل شامل عشان بس أبي أبي أبي اللي معنا موجودين الرافضة اللي معنا موجودين الآن اللي كذبون ويجلسون علينا أبي بس بكل بساطة بيشوف يشوف نظرة الإنسان البسيط يعني كيف يكون عقلك إذا أصبحت حر طليق تفكر بعقله وكيف إذا أصبحت ترى العمائم أو أو تنظر للعمائم بكل اختصار كل الشكر للجميع الله يجزاك بخير والله يجزاك خير يا الواثق على تحت الفرصة السلام عليكم مشكور أخونا لورد ما شهد أنا قاعد أحاول أركز على سؤال ما أنا طيب سمعت سؤال ببساطة يعني كيف نظرتك للقرآن والإسلام ككل قبل الهداية وبعد الهداية واضح؟ طبعا طبعا بس عندي تعليق بسيط. طبعاً عندي تعليق بسيط قبل ما جاوب على السؤال. ألا وهي ل هاي بالذات لأخوان الشيعة. اتركوكم من اتركوكم من الفرعيات كلها. روحوا لأصول الدين. أهم شيء أصول الدين معروف ذكرت بالقرآن. ومثل ما قلت ربنا ما رح يحاسبنا على التاريخ على الأحداث التاريخية اللي صارت من عهد الرسول لعهدنا لا. هاي حسب هاي على أصول الدين اللي حتى أنتوا بتقولوا موجودة بالقرآن طيب إذا كانت أصول الدين كلها ذكرت ما راح أقول تفصلياً. إذا كان ذكرت بالاسم نفسه يعني مثلا الصلاة ذكرت صلاة الصوم ذكر صوم الحج وآخره وبعدة مواضيع مش بموضع واحد إذا كانت الولاية ولاية أهل البيت هي أصل وأهم أصل طيب استصعب على الله انه يذكرها ولو بأي وحدة اتركنا لاتنا يعني لا يجي واحد من الاخوين شيعة يناقشني يقول والله على طول ويفتح لي موضوع بالتاريخ لا اتركك من كل شيء اتركك من التاريخ كله من الفرعيين انه حتى لو في اخطاء عن بعض اهل السنة اتركك منها روح لاصول الدين اول شيء شوف اصولك الدين خدم القرآن بالاسم لا تأخذ تفسيره تفسيرها فصرت طبعا بعضها في بعضها فسر فصر بالقرآن وبعضها هو الشرح يعني بسمة النبي صلى الله عليه وسلم خذ الأصول ذكرت كلها بالقرآن ولا بدون تحريف طبعا للغة العربية يعني بيجي واحد بيقول لك آية الولاية اللي هو إنما وليكم الله ورسوله ورسوله والذين آمنوا طيب أنا أقول لك خذب بمعنى خذ بمعنى تفسير القرآن وخد بمعنى ال اللغة العربية لأن هو الاعراب هتلاقي ال الأصل اللي هن فسروها فسروها غلط ما القصد منها ولية اهل البيت القصد منها ال يا شيخ النصرة إيه القصد منها النصرة لا تعلمنا ثلاثة اللي قاموا يقولني فا طبعاً ال أنا ما فهمت السؤال كتير للي قالوا الأخوان اللورد لكن للي فهمته من السؤال اللي هو الـ الـ شو نظرتك للقرآن قبل وبعد طبعاً شوف أنا حفيدك في وحده وحدي نظرة الشيعة للقرآن سواء أني أو غيره قبل مثلاً يعني قبل الله يهديهم كلهم يا رب آآ آآ نظرة في يعني في في عدة أقوال منهم ما راح تقدر تثبت على قول واحد لأن الشيعة أنواع أصلا يعني مثلا لك شيعة لبنان لأنني منهم عندهم قول خلص معروف ان القرآن هيدا يعني مشي حالك فيه بينما يجي الإيمان المهدي لأجيب قرآن فاطمة طب هيدا معناها نحن خلص كفرنا بالقرآن اصلا لا ربنا عم يضحك علينا معناها كيف نعطين القرآن فاطمة ونقربنا أن هذا إن مصحف فاطمة وهاي القرآن اللي ربنا انه قرآن مجيد كيف طبعا وفي بعض الشي على يعني بعندهن القرآن خذ منه التفسير للي انت بدك إياها وبفسروه في تفسيرتين بفسروه إنه تفسير باطنية وطبعا هاي كمان غلط لأن الرد عليها من القرآن تبيان من كل شيء يعني كيف ربنا قال تبيان وفي امور باطنية معناها كمان حاشل الله انه عم يضحك علينا اه طبعا بعد بعد بعد الاهتداء لا بعد الاهتداء لا ما في داعي نشرح لك كيف ترديدتنا من القران لانه هو اصلا أصول الدين هو الاصل اللي عم ناخذ منه اصول الدين هو اللي مثبت ديننا اصلا ايوه استبلع شي كمل ابو احمد طيب. ثواني عفوا طيب اخوان الكرام الاخ كان يشير الى الامر المعروف انه الامام المهدي سيخرج بالمصحف الذي لم يكن فيه اضافات او تغييرات ولو عبر أو بتاويلات كثيرة والمصحفات اول بتاويلات كثيرة منها انها خطب اخذتها من الرسول لا وليس ايات على كل حال مسأة ان يخرج الامام المهدي بالترتيب المطلوب الهيا هذا يعني أكاد يعني الاستفاضة عن القول. بس الشيخ أعلق وأتفضل على وقبل وبعد. لكن في شيء مهم لي في سؤال. سؤال وهو حقيقة كرر اكثر من مرة والاخ غضب لني لم اذكره وهو ما هو الشيء الذي وجدته او وجده الإخوة المهتدين بعد هدايتهم في السنة أو في تسلونهم. ولم يجدوه في حينما كانوا على اعتقادهم السابق. لا بجيب على السؤال طيب. الأول. على طيب أنا بجيب على السؤال الأول الذي طرح الأخ أو ثلاثة أسئلة كان طرحها على قضية ما وجدته في الإسلام ككل. بعدما اهتد الشخص عندما كان شيئا سابقا ثم اهتدى إلى الإسلام في السابق كان يعني مسلمين فقط بالاسم تشعر ان كثير من القضايا التعبدية ليس لها طعم ولا التركيز على العبادات مثل ما نجد هالك عند هالسنة فرضا منذ الصراع الجماعية ما كنا تنبو في في المسجد يعني قد نصلي في البيت او احيانا ما نصلي وكثير من من اقاربنا وكثير من اشخاص قد لا يصليون تماما يمكن يمر عليه عايز سنوات خمس سنوات ما يصلي لكن بعد الهداية شعرنا ان الصلاة ركن من اركان الدين من اركان الاسلام فصال يعني واحد لو يعني يتأخر في الصلاة يتأثر جدا مقصر او مصر الله جماعة كذلك يتأثر ان بالفعل فهم الاسلام على حقيقته، فهم الاسلام على حقيقته، مثل اركان الاسلام مثل القرائل الشركية سابقاً كان واحد يتنفض بالفات شركية يذهب الى آآ يعني آآ زيارات زيارة الامة المقا... ويطوف ويتبرك بالقبر ولا يشعر انه قام بذنب وهذا شرك صريح استغاثة بالأموات شرق صريح السابق ما كنا هنشوف هذا يعني كان نقول مقلد يقلد ما يرى عليه آباء وأجداده ومجتمعه يأتي زيارة زيارة بنروح العراق بنروح مشهد بنروح قبل الإمام علي فكان الإسلام في هذا كل وقت ليس له طعم ولا في مبالاة ما نبالي بالعبادات على حقيقتها ولا نعرف ان هذا الشرك قد يكون اولى علينا ان هذا ليس شرك وللامام له مكانه ولا كذا وهو كذا يعني قد يقول انا والله ما اعبد الامام سابقا وايش ما نعبدهم هذه كلها جت ايات قرانيه إن يعني انما يقبل الله جل لا ال وهذا شفاعونا ولا شفاعونا الله الوسيلة هم وسائل الله وكان واحد من كل ما يسمع هذا الكلام ووردت عليه وهو من الصغر يمارس هذه الأشياء من غير فهم لكن بعد الهداية بعد الهداية قم بدأ نرى عظمة الإسلام وأن كنا يعني نتصرف أو نقوم بأعمال من الطوام عرف حق التوحيد وأن هذا منافل التوحيد الأعمال لكي نقوم بها سابقا فهنا الفرق نظرتنا إلى القرآن كذلك اختلفت لا. لم يكن موجود اهتمام بالقرآن ولا بحفظ القرآن ولا بثلاث القرآن حتى الإمام المصلي خلفه ما يأتي إلا بالسوء القصار يقول ما نسمع القرآن وحتى القرآن لكل ندرسه في المدارس كان يعني لأداء اختبارات نحفظ الآيات لأن علينا اختبار بسمعنا الصور الفلانية أو كذا وأغلب الصور قصارة وحجم النور وعشان نجاح لكن بعد هداي يختلف الوضع نتلذذ بقراءة القرآن نفهم معاني القرآن بدأنا يعني نحب قراءة القرآن ونحفظ من الصور والاستماع الآيات وتجمع عيوننا من بعض الآيات. صلّا بحمد الله إن فهذا الفرق، هذا الفرق قبل والفرق بعد. النظرة للصحابة كذا اختلفت إن شاء الله. النظرة للصحابة اختلفت من السابق كنا نتم الصحابة ونقول قلوا العقابهم ونحتفل بوفاته مثل عمر بن عنه بعد الهداية بدأنا ننزل الصحابة. ويعني عرفنا انهم سابقون عرفنا انهم يعني لهم والاسلام قام على قفهم واشياء كثيرة صار الصحابي لا مكانه وكان بالفعل نشعر انه انه سابقا كنا نقوم باشياء ضد هؤلاء الكبار ضد هؤلاء العظماء فاختلف الوضع فهذا هجاب فقط مختصرة واجزاكم الله خير الله خبال الصلاة هاتف والله بو تو طيب يا اخوان الكرام لعلنا علينا نستاذ منكم بعد الصلاة نعم نعم بعد الصلاة ان شاء الله تعالى سنكمل اللقاء ان سمح الاخوه او لعله ان شاء الله يكون في تواصل بيننا طيب ما لنا يعني لو بد نقوم الان نستاذيكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بزاكم الله خير يا شيخنا. الله يحفظكم إن شاء الله ويثبتهم جميعا إن شاء الله. في يوسف ردي شيء قبلك. ابشر يا لورد ليش لا؟ تفضل المايك لك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعض الناس ما يدل بالعال صباح الخير للجميع ويوم سعيد للكل ويوم سعيد ما راح أحدد ولا شيء ولا أقول فلان وعلان وهذا طيب أول شيء يا إخوان كلنا سمعنا, كلنا سمعنا كلنا سمعنا كلام مرة يا أنا سما لعبة أنا ترى لعصب المهم كلنا سمعنا كلام الأخوة المهتدين لنا سمعنا كلام الاخو المرتدين وكان كلام واضح ولا تمثيليات ولا جبنا واحد يتكلم نجدي على ان صار شيعي ولا ولا ولا ولا لكن يا شيعي يا شيعي هل يعني شغلت مخك بكل اختصار ايه يا ابو فهد خلاصنا ما اي واحد يكلمني يقولش اسمه ايه فهل تظن ان نحن الان يوم, يوم اصبح الاخ الشيعي اصبح على مذهب اهل السنة والجماعة أصبح مسلم حقيقي هل استفدنا شيء هل الخمس الذي يحول العمائم صار يوجه لنا مثلا أو هل اكتسبنا شيء بحد ذاته يعني حتى بالقرآن لا, يعني لا أريد منكم جزاء أو معنى الآية ما راح أقراها معشان ما حافظ كويس القرآن يعني القرآن يقول لا يعني بمعنى الأنبياء ما يريدون لا جزاء ولا شكورة نهائيا فقط يعني يريك أو يريد يهديك لنفسه يعني المعممين يا شيعة المعممين يا شيعة والله يا ابو يوسف بقعد ساعتين أنا من وقت كاتب ورقم عبر تعبير كامل دفتر بوربعين تارسه كله كلام بعدين راح أقولين شو داعقب كلامي المهم الله يجزاكم خير فهل يعني هل تظنون يا شيعة ان الخمس اللي كان يروح للمعمم لفلاني صار يجيني الخمس او صار يجي لابو يوسف او الوافق هل سيطرنا عليهم مثلا عن طريق التمتع قلنا شباب وان شاء الله قلنا شباب ومن الكلام هذا وقمنا نسيطر عليهم عن طريق التمتع ولا نخوفهم بامور كثيرة فقط الرابط بيننا وبين الأخوان وبين كل المسلمين مع بعض هو الله جل وعلا ما في أي رابط أطلاقا أطلاقا يعني حتى الآن الشيعي الآن الشيعي اللي نقول لا اهتدي ولا صير يعني ما نقوله ترى من ضروريات الاسلام وشيء اساسي انك تذكر الصحابة وتقعد تكلع عن اعدائهم وتسوي وتفعل وا وا, وا وا وا وا ف يعني ما يعني كلام واضح وبين يا اخوان يعني نحن الحين احنا ايش نبغى نسوي يعني هل والله يا الحسين انت تقول كذابين وانا جدا مبسوط وسعيد في الاخ المهتدي ما رح ارد اقول انت الكذاب وانت الدجال أنت ترى بأم عينك يا حسين أنت قاعد تشوف بأم عينك يا حسين وأي شيء تقول حنك كذابين يعني يكفي أن الأخ اللي تول اللبناني يعطانا حتى وصف بيتهم أو في لبنان يعني هذا يكفي وقال إذا تبي رقمي أخذ رقمة نحن ما نتكلم نترك الأمر نترك الأمر يعني تشوفه بعينك والله إذا أنت صادق فلنفسك وإذا أنت يعني الشيع إذا كانت أخلاقك كويسة هذا اللي يعني اللي اللي فيه الخير كثير فيا أخواني في كل ال بقاع الأرض بكل المعتقدات م بكل الفكر يعني نحن ما قاعدين نسيطر عليك ولا قاعدين نأخذ يعني انا يعني يعني ما ما أديك أقول لك أبتمتى ولا أديك أقول لك أحتاج الخمس ولا ولا ولا أقول لك شيء نقول لك كن حر كون سيد نفسك وقالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارة يعني يا شيعي انت لو كنت قارئ أو كنت مطلع أو, أو أمور كثيرة يعني راح تفهم ان الحياة الله أرسلنا على دنيا بسيطة يعني حتى الإنسان الإنسان الإنسان اللي يقال عنه أنه ولد على الأرض أن جاهل أو ما يعرف أو هذا استوطن الأراضي البسيطة والسهلة الإنسان ما راح شكلك بجبل فوقه وهذا إلا يكون مضطر فأنت يعني تاخذ الدرب السهل وتاخذ السهل عليك فلا تتعب حالك في أمور والله يا شيعي والله العظيم والله العظيم وأنا مقتنع ومجزم يعني الله يجزاك خير يا علي الموسى والله يحييك وأجزم فيها وأنا حتى يوم القيامة يعني الكلام هذا أتمنى أن ربي جل وعلا حتى يغفر لي بالكلام هذا ما راح تسأل عن أي شخص والله ما راح تسأل عن أي شخص والله العظيم فاطمة الزهراء ما راح تكون فاضية لك والله ما راح تكون فاضية لك مثلها, مثلها مثلي مثلها يا شيعي راح تستنى شفاعة سيد الخلق محمد بن عبد الله الحسين بن علي رضي الله عنه ما راح يكون فاضي كل واحد بيكون مشغول بنفسه يا اخي كل واحد مشغول بنفسه ما راح يكون الكلام مثل ما تقولون انتم وتسوون هذا والله القران بسيط والإسلام بسيط واللي حدث كله بين الصحابة أمور بسيطة يعني تفسيراتها كلها واضحة ما تحتاج للنظر إلى النظر الى, الى, إلى النظر بعين ثاقبة كما تسوون وتقعدون تدققون في الأمور الجميع يعني تدققون في الأمور يعني هل الآن, الآن أنتوا تقولون هل نكرهها للبيت أنتوا أول ما يطلع واحد على المايك يا شيعة أول ما يطلع على المايك على واحد على طول الله أمال فلان وفلان وفلان هل نحن يوم قلنا حق الأخذ الاهتدي هل هي ردة فعل تتوقع عنا بس نبغي الانسان اللي يصير سني سب فلان وسب فلان يا اخوان انتم حتى اذا جيتوا تقدحون, تقدحون بناس السنة يعني ابو سفيان رضي الله عنه وارضاه رجل فقد عينيه في معركة معارك المسلمين في معركة نسية الأولى والثانية اليرموك وكان يكثر من الصلاة ويجهد نفسه يجهد نفسه ابو سفيان رضي الله عنه وارضاه يسألونه ليش يقول ابا, أبا, أبا, أبا لحق اللي ضيعت من عمري في محاربة الرسول قال ابا لحق علي ضيعته فشيعي لا تصير لا تصير انك قاعد عقلك مسجل مو مسجل قارتك مسجل يعني عقلك مغلق عقلك ما تفهم انت حر لنفسك والله العظيم والله ما لك يرزقك الله لك ما لأحد حق ولا في لأحد عندك يعني سؤال بسيط قبل لا انزل انا بنزل الحين الحين ابنزل يعني الان يوم يوم يطلع علي قاعد يا ابو يوسف انت اكثر واحد تاخد الدارة ما شاء الله عليك السلام عليكم طيب الشباب اللي عندهم اسئلة او كذا اظن بقي تقريبا عشر دقائق الى خمسة دقيقة ناخذ فيها مشاركات بعض الاخوة المهتدين بعد ما رجعوا شوفوا صار وهابية صار روح يعني صلوا طيب ناخذ تعليق أو, او يعني على احد الاسئلة التي طرحت من احد الاخوة الكرام المهتدين <تصفيق> نعم ما يعني مثل الاعلانات قبل وبعد قبل الهداية وبعد الهداية ما شاء الله بعد الهداية نشوفناهم دائما يزورونا في مكة ويعتمرون تفضل يا شيء اخي والله من الله عز يعنيot... وجل chi... بس. في أسباب كثيرة بس السلام عليكم صلاة واضح بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة <تصفيق> والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واله أنا عندي مداخلة بسيطة يا أخوان الأخوان عن السؤال اللي هو قبل وبعد والله يا أخوان قبل معلق بأهل البيت، معلق أهل البيت، أعماله كلها يعني من صلاة، من زكاة، من كذا معلق بأهل البيت، لكن بعد متعلق بالله عز وجل. شيء ثاني يعني آآ نشوف آآ إخواننا الشيعة يقولون يا علي ويا حسين ما شفنا يعني ما شفنا الشيء في المقابل عند أهل السنة مثلاً ما ما سمعناهم يقولون يا عمر او يا ابو بكر ما يستعينون بعمر وابو بكر زين يقولون يا الله مستعينين بالله عز وجل بس هذا اللي عندي حبيت اشارك فيه لسه بدايه كثير يا سامع لا بنايه في والله اسباب كثيرة ما تجي من سبحان الله شيء ورا شيء شيء ورا شيء لكن الاستماع والله الاستماع اه اهم شيء يعني بالنسبه لي انا سبحان الله الاستماع كنت اسمع كثير للخطبه الجمعه بيتي قريب من مسجد يعني يعني فيه صلاة الجمعة فكنت مستمع فكنت فكنت أستمع أستمع, أستمع يا أخوان استمعوا استمعوا, استمعوا استمعوا مو يقول لك ما تسمع من هذا لا اسمع إيش المشكلة اسمع عندك عقل تفكر فيه ايه نعم عندك عقل تفكر فيه ايه نعم الحمد لله رب العالم الاستماع, الاستماع الاستماع اسمعوا يا أخوان طيب أحسن الله إليك بارك الله فيك بارك نعم نعم ألف مرة يطرحون الله يجزاك الله خير وبارك الله فيك ك أحد الأخوان إذا عنده مشاركة أخواني أبو مالك لورد أبو يوسف مناجر الرحمن أبو ريان الله. أستاذنا شاركنا نشكرك سيد أحمد سيد أحمد تفضل شوف أبو تراب لما نقول لك خذ الإدارة ما تأخذ إدارة إذا في لقاء واجتماع تطلب الماء على طول سبحاننا عندنا أيضا أحد الأخوة المهتدين يشاركنا وب يعني تجربته تفضل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى علي وصاعبه ومن والاء ما بعد. أولاً السؤال يعني شوف أكثر الجيد للطرح اللي هو ماذا يعني وجد قبل بعد الهداية وما يعني ما هو التغيير يعني حصل لك أو أنت حسيت فيه يعني بعد الهداية وكذا. طبعا افضل او سبحان الله يعني الظلمات المهتدي او الانسان الشيعي يعيشها قبل الهداية او يعيشها حاليا ان شاء الله يعني باذن الله الله سبحانه وتعالى يمن عليهم بالهداية وكذا ظلمات كثيرة يعني تحصل ما عنده تعلق بالله سبحانه وتعالى وهذا اهم شيء طبعا وسبحان الله يعني داول معلق اموره للبشر ش اسمه اللي هو المسألة الصلاة برضو كل مساجد والشيعة يعني كلها تعلق بغير الله سبحانه وتعالى تدخل تعلق بغير الله تدخل المسجد تعلق بغير الله يعني إذا قام قال يعني إذا جلس قال يا حسين إذا كلها تعلق بغير الله سبحانه وتعالى يعني فسبحان الله علق بغير الواس بغير الله سبحانه وتعالى شيء يعني يجي الانسان يتفكر في الموضوع هذا ويتفكر ان سبحانه وتعالى ان الله سبحانه وتعالى ما ترك شيء في القرآن الا وضحه بين فقبل الهدايه الانسان الشيعي انسان ضائع بصراحة يعني يج بعض الاخوه الشيعاه والعلماء وهذا يتكلمون يقولون الموالاه والانوال الامام علي وال كل كلام فاضي لان اصلا لا يستند على حقائق شرعية ولا يستند على القرآن ولا يستند على على الدين الاسلامي اللي الله سبحانه وتعالى ارسلنا البشرية كل خزعبلات وكل كلام يعني كل فلسفة فلسفة او اراء مبنية على تصورات مهومة اصلا تصورات خاطئة للدين الاسلام بعد سبحان الله تعالى بعد الهداية انسان طبعا يتغير بشكل كبير من ناحية سبحان الله التعلق بالله سبحانه تعالى يتغير من ناحية تفكيره يكون ايجابي حتى ناحية اللي اللي اللي اللي يعني الدين يعني اكثر الشيعة دائما حياتهم كدها سواد في سواد انسان يعني غير متفائل اصلا انسان يعني بصراحة إنسان حقود إنسان طبيعة الشخص أو طبيعة المذهب الشيعي هو مذهب عقد طبعا مبني على الساب واللعن وكره الآخر والسلبية هذا هو المذهب الشيعي أما مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الحق الذي الذي يعتمد على التعلق بالله سبحانه وتعالى يا يكفي أن تدخل المسجد كل شيء الله ما الله حتى محمد ما فيه يعني شرك كفر اما يعني تدعو النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه يعني كل كل تعلق بالله سبحانه وتعالى في يعني دعوه لكل اخواننا الشيعة دعوه والله يا جماعة ما بتخسر شيء اذا قريت لن تخسر شيئا اقرأ ما يعني, يعني القراءة بلاش في كل مكان اقرأ يا اخي لا تخلي المعنم هذا الزنديق يضحك عليك انت انسان لك وعي وانت عقل اعطاك عقل واعطاك وعي اعطاك ادراك اللي حواليك اقرا وتعلم وفهم وناقش وحاور نجي يقولك يشور فيك الامام او او انت غير موالي او تبدع يعني ماشي وراء الوهابيه كلام فاضي كله كله بس عشان يرجعونك انك تبحث لانك لو بحثهم يعلمون لان لو كانوا على ثقة بمذهبهم ويعلمون ان مذهبهم ما مذهب يد حق كان قال لك ابحث لأن البحث بيصير, بيصير, بيصير لصالحهم. ما في مخفى ايه ما في شيء مخفى كل شيء باهر بس يدرون مذابب غرط لا تبحث ولا أنا... نعم تفضل طيب, طيب عندنا يا ابو تراب وعندنا ايضا اخونا ابو مالك واحد الاخوة مناجر رحمن طيب ناخذ بالترتيب ناخذ اخونا ابو تراب وهو احد الأخوة من الرياض ما ذي كل مشاركات من الرياض شنو هذا النجدين طيب تفضل يا ابو تراب تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أخذت المايك رغم معارضة كثير ولكني سوف أخذ رغم عن كل من لا يريد أن أخذ المايك ولأنا ما عندي نية في المايك لكن كذا باب يعني المعارضة فقط إياكم الله جميعا وأشأل الله عز وجل أن يأتي إخوان يوفق إخواننا في مكة المباركة المباركة المقدسة أشأل الله عز أن يثبتنا وإياهم على الحق ويننصر بهم دين الله عز وجل وسؤالي سؤالي الآن معنى الشيعة أيها المهتدون الكرام الآن عندنا شيعة أنا أعرفهم بالأسماء سواء كانوا من الذكر أو ما هو أعظم شيء نقدمه لأجل أن يهتدي الشيعة يعني معنى أننا موجود يعني عندنا كثير من الشيعة في الغرفة الآن يستمعون هذا اللقاء بمالة صح نحن أهل السنة آه، أيها الموفق نبدأ به مع الشيع ما هي الطريقة؟ ن نتكلم عن التوقيد مثلا أو نتكلم عن, عن يعني عن تسلط المعمم أو عن الخمس أو عن عن, عن إيش؟ ما هي أبواب أبواب الهدية التي نصحونا أن نطرقها مع ضيوف الشيعة في هذه الغرفة وفي غيره الغرفة هو سؤالي يعني بارك الله فيك الواثق وأقتل حكوان الواثق عندنا الشيعة في الغرفة أتمنى يعني يفتح المجال لأسئلة الشيعة للإخوة في مكة المكرمة عندكم السلام عليكم ورحمة الله طيب شكرا نخوان أبو تراب على هذا السؤال طيب ما هي الأبواب التي تنصحون بطرقها يعني ما هي أبواب التفكير إلى عقل المخالف حتى يفكر ما هي الابواب بت... الكلام في الخمس كلام في كذا الكلام عن المهدي الكلام في التوحيد ما هي الابواب تنصحن فيها طبعا اخونا كلا ومشاركة باستخدام أنا... اخونا احمد اخونا محمد احمد ها؟ موضوع الدعوة نعم عالمين. طيب السلام عليكم ورحمة الله اشي آه... عرف بنفسك اعرف بنفسي عضوظة محمد علي حمود. طبعا اخوي واثق و... ويعرفوني دفته مناج حياك الله طبعا انا بس ودي اذكر موضوع وليس الخبر كالمعاينة انا يوم الثلاثاء احدى الاخوات اعلنت هدايتها يوم الثلاثاء اللي طاف الان انا ودي بس اتكلم عن مسألة جدا مهمة لا بد التغيير من الاسلوب في دعوة الشيعة انا اتكلم ويقول ليس الخبر كالمعاينة الان عقود الشيعة مرنة عندها استطاع انها تتقبل منك عندها استطاع انها تغير ولكن تحتاج الى الدليل باسلوب باسلوب, بأسلوب جدا يعني لطيف وقول وقول للناس حسنا ولو كنت فضلا غريبا القلب لن من حولك عسف كذا نقول الآن دعوة الشيعة يعني لابد من تغيير من الثقافة القديمة <تصفيق> وأنا يعني هذا مشهة نظر ولكن أنا أقول يعني هذا اللي أنا أراه أنا والله يا أخوة أني في شهر حصيت عدد المهتدين بل أحيانا يزيد عن هذا العدد في شهاء دائما نتقابل مع بعض المهتدين طبعا البعض يعني يعني يكون النساء يتواصلون مع بعض الداعيات من المهتديات كذا رجال والنساء احصينا العدد 11 شخص من النساء والرجاء طبعا كان عدد الرجال هذه الفترة اكثر ولكن الان يعني الاسلوب انك يعني تعيد كما كان من قبل يا رافضي او يا ابناء المتعة او كذا هذه والله تهدم يعني, يعني اسلوب الدعوة وكذا فانا أنا يعني هذا مشهد نظري لعل هذا البارتك يعني لان يعني من حولهم الغرف يعني غرف الشيعة وكذا فتجيهم ردة فعل من بعض السب واللعن وسب الصحارة وكذا انا اقول انسى هؤلاء انسى هؤلاء والله ان في كثير من الشيعة كثير من الشيعة الان في يعني في مرونة عند استطاعنه يغير ولكن ما هو يعني ما لقى من يعني إيه, ايه, ايه الاحتواء الحظر انه يحتضن وكذا يوضح للحق هذا المسألة الأولى المسألة الثانية كيف تدعو الشيعي تنقسم الأقسام طبعا يعني بعض الشيعة تجده يعني متعلم كذا هذا يحتاج أن يعني تبين له بعض الأد الأدلة اللي هي يعني شبهت عليه لبست عليه يعني مثلا يعني نطرح أقرب مسألة مثلا إن عمر هو من قال يه يه أن النبي صلى الله عليه وسلم يهجو ثم نلاقيه كتاب يلا هذا الحديث أين أين أين مقولك عمر أنهم هو رضي الله عنه هو الذي قال يهجو ثم تكيه صدمة يعني وين انا كنت اللي اعرفه ان عمر هو من قال انا اتذكر يعني احد الاشخاص احد الاشخاص يعني قال لي انا وجدت هذا الحديث موجود في البخاري ومسلم حديث أه يعني أه لا تصلي عليه الصلاة البتراء قلت له سعد تشيع اللي لقيت هذا الحديث موجود في البخاري ومسلم الكتب كتب طبعا ثلاثة شهور انا عطيت اسبوع ثلاثة شهور لم اختفى طبعا هذا عن طريق شبك العنكبوتين اختفى ثلاثة شهور ثم يعني الرجل لقيته وبدأتها الرب الحاصل انه يعني بده يعني ديته صدمة عساس كذا احيانا البعض طبعا اكثر يعني يهتدون بعضهم يكونون سبحان الله يعني ملبس عليهم كذلك تذهب الى العام لا تناقش في مسألة اكبر من عقله بعض العوام اظهر الحقائق. اظهر للحقائق يعني مسألة كسب الزهران هل... عفوا ان عمر رضي الله عنه زوج بنته ان علي رضي الله عنه زوج بنته الى عمر وهذا موجود في كتب الشيعة يعني بعض الحقائق او بعض حتى الامور التاريخية او حتى بعض الايات اللي تثبت يعني بعض الايات اللي يعني سهل ان نفهمها وكذا لان انا مرها اتذج احد ال... يعني... قلت لانت هل تؤمن بالإمامة هو شيء قال اي إمامة قلت قلت انت الآن في يعني بالنسبة للشيء من لم يؤمن بالإمامة فهو كافر قال والله ما أدري قلت له طيب انت وش رايك في الصحابة الآن قال والله ما أحب قلت لها طيب وجبنا لك الآن الأدلة اللي تعرض يعني نعرض لك الأدلة اللي تبين منزلة الصحابة سكت قلت لها نعرض الآن الآيات لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، وأثابهم فتحا قريبا لاحظوا الآيات تتكلم عن الصحابة قلت الآية تقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أعد لهم جنات تجري قلت كل هذه الآيات لحفر السابقون الأول من المهاجرين والأصار قلت من الله عز وجل يقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتبون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورصار. قلت هذه لحفر الآية في المهاجرين ثم يقول الله عز وجل والذين تبووا الدار والإيمان من قبل قلت له هذه كلها في يعني الأنصار ثم يقول الله عز وجل عنك أنت, أنت وأنا والذين جاءوا من بعدهم شسن الله بد لهم أن يقولوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان قلت له أنت الآن ليس السبب فيعني السبب السلس التضيح يعني العام لا تفتح لمواضيع يعني أقوال العلماء قال الكليني قال نو بختي قال كذا أتركه ادخله في بعض الأمور التربة ادخله في بعض يعني سب الصحابة دعاء غير الله هذه الأمور سلسة طبعا شبب هداية البنت يسأني الشيخ رافق طبعا تساهل ما هي سبب هداية هذه المرأة كانت تقول لم اقتنع اني اذا قلت اقول يا علي اذا جلست قلت يا علي اذا مرقت قلت يا علي اذا يعني مسألة تعليق حبنا بآل البيت ما اقتنعت واني اسأل طيب ليش احنا كذا ليش يا اخل نقول يا الله فكانت الاجابة جدا واهية ما, ما اجدت ما اجد اجابه يعني تشفي قلبي يعني اني خلاص مقتنع اني اقول يا علي ما اجد الا اجابات فعلا يعني ما تزيدني اني من المعتقد الشيعي كذلك تقول مسألة سب الصحابة ومهات المؤمنين جزاك الله خير جزاك الله خير اخونا ربا عندنا ربا مشاركة من ابو مالك افوا من ابي انه مجرم تفضل يا اخونا العزيز <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آله وأصحابه ومن سار على هده واقتفى سنته إلى يوم الدين أما بعد يا عبد الرحمن أنا أرى أن هذا اللقاء الحقيقة جزاك الله خير أجزا الله خير الشيخ محمد السعيدي والشيخ محمد البراك والشيخ صالح الدرويش إن كان عندكم أظن الشيخ صالح الدرويش معكم في اللقاء ولا لا المهم الحقيقة أن هذا اللقاء يعني بقدر ما يستفيد منها الشيعة الذين يستمعون إليه نحن المعنيون بدعوة الشيعة نستفيد كذلك منه استفادة كبيرة ينبغي أن نستفيد منه استفادة يعني عنيقة وهذا يعني أوجه الأخوة الذين هم أخواني ورفقاء دربي المشرفين والدعاء أن ينتبهوا لهذه النقاط والنكات الجميلة جدا التي تكون في ثنايا كلام الأخوة المهتدين انظروا عندما يتكلمون عن حسن الخلق عن الرفق، عن سعة الصدر عن إلى غير ذلك لأن هذا يضيء لنا شيء مما من دعوتنا أنا أريد الله يحفظك أريد أن نستفيد منك يا أو منكم يا أبو عبد الرحمن اسأل واحد من الشباب اهتدوا اهله على يده جميل انظر لي شكل واحد صار سبب هداية اهله ان كان موجود من الاخوة فيعطينا تجربته كيف استطاع ان يصل الى قلوب اهله لان عندنا الان مجموعة من المهتدين مثلا ايضا موجودين الان ومجموعة من المهتدين الذين يسمعونكم حتى في اللقاء عندكم نريد ان نستفيد من هذه التجربة قلوا بأهله جزاك الله خير وبارك فيك الله السلام عليكم ورحمة الله طيب شكرا جزيلا لن أخونا الفاضل أنس حتى لن نخرج من أخطاء النحوية الأخوة الذين عندهم تساؤلات وأسئلة المجال مفتوح للجميع وما قدمنا الأخوة المذكورين إلا لأنهم طلبوا بالدور يعني فلان وقبل فلان وهكذا ليس أن ذاك عنده واسطة أو شيء لا أحد يعني يظن هذا الشيء تفضل أخونا على قلب بسم الله الرحمن الرحيم سأل الأخ الأهل أنا, أنا صرت هدايتي على العكس عكس الصحيح يعني كانت أنا توقع هدايتي هي للسبب هي زوجتي كنت في الرياض في عام ١٤١ أو ١٢١ كنت يعني فترتي طويلة جدا عايش في الرياض اختصار الموضوع كله اني نقلت من الرياض الى الاحسا واهتديت على يد الاخوان الى من هنا سنة جماعة ثم انا الان جيت ابقى على اساس اني اقنع زوجتي ان تترك اعتقاد الشيعي والمذب الشيعي طبعا انا كنت مخفي نفسي انا ب... كنت أخف... اخفيت نفسي يمكن ما يغارب حول سنة او اقل حتى على اساس كيف أ... اشعف أخ... أش... أخ... النافذ اللي, اللي ادخل منه حتى اخنرها بقناعة تامة جدا عموما اني جيت حق زوجتي وقلت لها اني انا كذا كذا كذا اني انا اصبحت من اهل السلم والجماعة واني انا تارك المذهب الشيعي فهي كانت صارت عندها شكوك بكلامي لأن هي تعرف كش قد تمسكي في المذهب بالشيع. اسمع القصة هذه وانا كنت في الرياض. قصتي مع شخص واحد قال اسمه يوسف الزكري. كان هذا يوسف الزكري لجيت كلام يعني كان أنا كنت طبعا من شراب من السال ورأى الأمور التفحيط ومن الأمور هذه كلها. يوم كنت على المذهب الشيعي ما كان أنا عندي أصلاً أصلاً ذرة وحدة يناصير من أهل السنة الجماعة لأني كنت صراحة جد يعني أقبض أهل السنة ولا أحب أهل السنة وإن أيش كل هذا لأنهم يكرهون أهل البيت أرجع حق هذا الشخص كان يتحدث معي نجي يتكلم معي دائماً نجي يتكلم معي يضربني بكذا يعني يسوي لي كذا أنت رحت الحسنين كان يوم العاشر من محرم رحت الحسنية ما رحت الحسنية كذا سوت الحسنية يضربني يعني بييده فقمت انا عليه وهجمته يعني كنت انا بالنزح معاه وقال لي هو اسمعني والله انه يقول لي بوجه الله تركني يحلكني بالله ما تركته بس يوم يومناه قال لي بول حسن و تركته واتحدة يمكن اللي يسؤالي يسمعون منهم والله لو تجي تحلف بالله ما يصدقك بس احلف بالحسين احلف بضع الزهراء المكسور يراح يصدقك على طول ما يحتاج ما يحتاج ارجع, أرجع لزوجتي أهل اللي سأل الرجل ارجع طبعا انا حين جيت ابقى اقلع المرأة على الاساس تترك المذهب الشيعي هي بعد فترة قالت لي ترى انا تارك المذهب الشيعي من فترة هي قلت كيف وشلون قلت ترى أنا صائرة من أهل السن والجماعة والله ما أبانق وهو موجود الآن عندي قلت أنا تارك ماذا بالشيعي من 13 سنة وأنا ما أدري وأنا كنت عايش في الرياض معها واسمع كذلك لجيت أطلع على خط الرياض والهم يعرفوني أنا ترى, ترى اسمي علي خليل الحساو من سكان الحليلة من سكان الأحساو بالتحديد من قرية الحليلة حتى على اساس يعرفون مضبوط اني انا هذا الشخص اللي يتكلم هو عن الحساوي كنت هنا في الخط امشي انا على طريق الرياض اذا حدث لك مكروه وانت ماشي في لونة العاشر من محرم فنقتلوا الحسين رضي الله عنه هو عندهم طبعا المقتل والنيات اللي يسوونه المرسيم هذه حدث لك شيء مكروه لو قدر الله قا قيل لك قيل عليك ان هذا الحسين مهم رضي عليك شفت ان الحسين هو راضي عليك وفعل ما فعل اين الله اين تركت الله سبحانه وتعالى عز وجل كنت ترى من سباب الصحابة كنت ارفض رسالة محمد عليه الصلاة والسلام كنت ما احب عائشة رضي الله عنها وكنت ألعن عائشة وكنت ألعن من عن الصحابة حتى احنا البلد اللي احنا ساكنين فيها في جارتنا المقدام طبعا هذا المقدام كله ابو سنى في ايام يعني من واحنا نطلع من المدارس نرمي بالحديد ولما جينا نرمي الحديده نقعد نسب في عمر هو يرد علينا بالسب اللي هو الخميلي ويسب السistani فاحنا نجاوبه بالسب لما ترموا بالصحابة أجمعين كلهم لكن حنا صراحة جد أنا أقولك ترى هم أو لا الشيعة العوام اللي مثلي أو غيري هم صراحة لا يلمون لأن كيف تجرع سب صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام من علماء الشيعة هل أنت أنا عندي سؤال حق الشيعة عامة من الموجود اللي يمكن يسمعونه الآن هل مرة أنت شفت في قنوات الشيعة يمكن قناة الشيعة يمكن أكثر من يمكن تقريبا أربعين قناة شفت سستاني طلع يقرأ القرآن تعال انظر حق الش أولاد الشيشان تلقا هو يمكن أنا ما أعرف كيف لهجته هو ال الشيشان لهجتهم كله لغة باكستانية بس لجا نجى... لجا يقرأ القرآن عربي ما شاء الله عليه شفت سستاني طلع ورده للقرآن ما أتحدة أتحد ولا أنا أتحدة انا اين انا يمكن ما عندي من ذلك العلم البسيط وانا عندي حتى عنه كل نظومة خ... أي... كل, كل مراجع الشيعة من ال... من اول وافيدك و... حتى على اساس كلامي وش, ك... وش قال انت يا كال... الحيدري كمان الحيدري قال انا افضل من لان هذا اخرص صحيح فعلا بكم هم ما ي... ما يمره يعني جاء يفسر شيء بالنسبة يعني تأثير بعض الأخوات طبعا طبعاً زوجتي أنا أثرت نعم أثرت على كثير من أهل زوجتي لا نحمد أحمد الله سبحانه وتعالى على هداه وكذلك نفس الحكاية أنا أقول أنها تدت قبل بفترة طويلة وجيت على أساس أن يقنعها وهي اعترفت لي أنها اهتدت لها من فترة طويلة كذلك منذ ما قلتك إحنا كنا من سباب الصحابة أما الآن بعد ما تركنا المذهب الاعتق النظاب الشيع واعتقاده عرفنا الحق عرفنا الحقيقة صحيحة وتتجهنا على صابص صحيح الصوب الصوب الصحيح عرفنا منهم الصحابة من هي عائشة هي زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام كنا من أول السباب والآن يوم نعرفت الحقيقة صراحة جد أقول عذرا يا رسول الله لأني ما كنت أدرى عن هالأمور ذي لأنهم يحثونك على هالشيء ذا تخيل كنت وانا في وانا في على خط الرياض انا كان عندي 240 مرات عندي انا عندي سيارتين 240 اللي ترجس لي وعندي زد والله ما ابالغ يا اخوان احيانا تكيم ولا جيت العب بالسياره هذا اقول باسم الحسين باسم علي باسم كذا مرة قلت باسم قلت مره كذا باسم عمر وانا ترى انا متعمدها فريته ورحت وين في البر يوصف الذكرى هذا يوم أنا قاعد أفرها هو إذا إذا شاف الموقف على حتراني انتظرني متاعطل على جهة اليمين والله لم يسمعني هو يذكرها ويشوف ويعرف عنها كل من فر تجات يمين قال هو وي وعلي ويقوم ينزل تحت ينزل تحت وينزل أنا سأسمي اتفادى المشكلة وأنا أقعد أفر يسار يمين لين آخر شيء قمت وطرت عند البر وصارت السيارة بسشكل من من عطف على جهة اليمين ثم قال لي هذا بعد ما أنت ذكرت بناءها عمر شوف السيارة صارت فيك قلت يا رجال بحاله خلا أنت عنك عمر وخله عنك أنا أبغى نحن نولي كذا والله من الرب كده قمت أفتح سيارة دور حذاني والحذاني موجود عندي كذا والله العظيم ومر وواحد وأقول لك في في الرياض مخابه لمخابه للعذر والمراسم اللي يسوونها في ليله العاشر هم ما يبون يقولون لي يعرفوني ان انا ترى شيعي شيطاني يعرفوني ما يبون يقولون لي يوم يقول هذا يوسف انت قال لي ترى احنا نبي نروح عند رجل عند احد من الاشخاص اللي يسوون العزة والمراسم وحاول اني انا قلت اعرف ولا يروحنا حتى قال لي هو يوم انه قال لي كنت انا قاعد اشرف المعسر قاعدة كاركر يوم انه قال لي قلت له شوف والله انه شهر كامل توديني القهو تعشيني او ترى راح افضحكم عند الحكومة انكم تسويون العزي في حبل المستراحات فهو خاف قال لو ادري اني ما قلت لك كذا قلت اجل بالله ارغم ان انا اقبل ان اقول كذا لكن ما اقبل يجي واحد من اهل السن الجماعة بم انا على جماعة الشيعة مستحيل ما أقبل لأني كنت متعصب بس بعد ما تركت وعرفت الحقيقة وعرفت الطبق يعني ح حقيقة الأمر الآن فعلًا أنا الحين شل أقول أقول إنني أسأل الله سبحانه وتعالى الحي الحي القيوم إن رب يهديهم ومهما كان هم هلو عزوي والله إني أحبهم وأحب أقول لك والله والله ثم والله إن زادت محبتي في أهل البيت أحز أكثر من أول كن احنا نيمين على على يعني ما كنا احنا ندر عن الامور ذي كلبوها ولكن انا اقول ادعو الله سبحانه وتعالى عز وجل ان يطلعك من الظلمات الى النور وانك تدبر يا اخي القرآن ارجع لأيات الله سبحانه وتعالى عز وجل لا تسير قافل عنها الان انت والله صغير وكبير شف تعال اقرغ يا اخي القرآن تدبرها وهذا لا انا اقول لكم وأسأل الله سبحانه وتعالى عز وجل أن يثبتنا على صراط المستقيم وأنا أشكر طبعا قناة البرهان على بذول الجهد الكبير اللي تم تصويره من بداية الرحلة الآن وكذلك لا ننسى الصراحة الشكر لله سبحانه وتعالى عز وجل ثم بفضل الشيخ حسين فارس الشيخ على قيادة هذه الحملة هذه ثانية. يعني أنا أعتبر نفسي هذه ثانية. سنة ثانية وأنا أجي في الموقع هذا وإن شاء الله دائما مع هذا الرجل إني ما راح أتخلّ عنه مستحيل بارك الله فيك طيب جزاك الله وخيرنا أخونا مناجي موجود مناجي الرحمن طيب طيب أخونا ناس مناجي الرحمن موجود تفضل أخونا مناجي تفضل طيب في صوت قبل كل شيء في صوت إشارة طيب بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجميع طبعا نسأل الله الأظيم رب العرش الأظيم أن يثبتكم على دينه وأن يهدي سائر الشيئ اللهم يهديهم إلى طريق الحق اللهم أريهم, الاس... أريهم الحق حقا يرزقهم اتباعها أريهم الباطل باطلا ورزقهم اجتنابه فأنا كانت عندي أسئلة صراحة يعني هي لكن أجاب عليها ال اللي كان يتكلم قبل شوي أجاب عليها في آخر شيء كنت بسألها يعني هل وجدت يعني الحب في مذهب السنة لأهل البيت الحب الحقيقي أنا وجدت بغض لهم يعني صراحة أنا هذا السؤال يلي يعني أنا أريد مطارنة بين حبك لأهل البيت الآن وحبك لأهل البيت عندما كنت في يعني عندما كنت شيء ااا طبعا أظن إيه جاوب به هو جاوا آخر شيء هو طبعا جاوا فأنا هذا كان سؤالي يبقى بالنسبه الذي يقيمها الذين يدافعون عن دين الشيعة هل وجدتم فيها يعني من من كذب حقيقة يعني عندما يبتر في النصوص وعندما يبتر في الكلام ويبدل حتى يوافق هوا هل كان هذا يعني له تأثير على بعض المبتدئين عندكم اتمنى يكون وضح السؤال لكم المايك والسلام عليكم طيب جزاك الله خير أخواني مناجم الرحمن بس عفوا السؤال الثاني ما استمعت إليه طيب أحد ال أحد الأخوة طيب. لا بس بس أيضا هنا سؤال أحد ال الضيوف يقول هل كنت تعتقد بالتحريف القرآن في قبلًا يعني بالنسبة للتحريف القرآن مو بس هو عندي يعني. نعم احنا نعتقد ان هناك ان القرآن فيه نقص وتحريف وان فيه حذ في حذف في القرآن اللي هي اللي تختص في اهل البيت حتى لو تسأل احد من الشيعة العوام انه يقولك نعم الكل متفقين على هالأمور دي متفقين ان هناك فعلا ان فيه تحريف في تحريف القرآن وإن القرآن هو صحيح وعلما أن تلقى بعض مشايخ الشيعة أن يقول لك الكلام القرآن هذا كلام شخص عادي يعني يعلمونه كلام الله سبحانه وتعالى عز وجل وحتى تتأكد من كلام هذا ارجع ارجع في النت وابحث وتلقى والله بعض مشايخ الشيعة أن يقول لك أن هذا القرآن في تحريف وكلنا من التفقين سقيرنا وكبيرنا حتى الصغير اللي ما يدري بعدين يخلونا يدري انه ان القرآن ده مبصحيح مثل ما قال الشيخ حسين ترى احنا كنا ناخذ القرآن في المدرسة كوسيلة الاختبار فقط لا غير اما كوسيلة تدبر لا او ما اقول انا ما اتهم ترى جماعتي ما نكون نقول انهم ترى هم جماعتنا وفيها وما لنا شيعة وانو ما نقول انهم يكرهون ترى القرآن او لا بالعكس ترى هم يحبون ترى هم سلام عليكم كيف؟ ولا تلومه جدك ترى لأن هذا جمل نرجع الشيعي أما بالنسبة محبتي في أهله في محبتي في الأهل البيت يا آخر واتر سلام عليكم يا آخر واتر اللي هو في العراق تجد الكل يعني الكل ما شكل لون في في الدعوة الحسين رضي الله عنه تلقى هذا يزحف تلقى هذا ما ادريش يسوي تلقى هذا يتبرك على شجرة تلقى ذي يتبرك في خروف كل هذا من وين النجاة الاعتقادات هذا مسكين مقلوب على امره لكن هذا لا تنومه اي تنومها المراجع لمدة العمائم هذه مو هذا بلابوك عقاب هو همات العمائم العمائم هذول، هذا لو يشيل عمائمته والله دار الشرك واهله واتجهنا الصحيح، اما انك ان تجي تحث على هذا تقول ترى تعال تبرك وخذك الراية عندي مقطع والله عندي مقطع أنا مصورة زال أنا وزوجتي فكين اللي هو الشعوذة اللي يسوون هذه الراي الخضراء عندي واحدة مريضة لأنها مريضة هي هذولة ترى كل ابوهم لهم أشكال والوان أشكال والوان في الدعوة إلى الشرك أن يدعو الشرك هذا يطوف على جبر هذا يدعو الجبر هذا يدعو الحسين هذا يمسك فنينته أو أي شيء يتبرك فيها يعني هذا أتحدى يقولي إذا دم هو عندنا والله عند عندنا إن إن ولا ما عندنا عندنا إحسانات ولا ما عندنا, عندنا عندنا عندك تضرب رأسك بالسيف ولا مو عندنا عندنا نعم تمسك طفل صغير تضربه على رأسه كل هذا ترى محبة هذا يدل عليك انك تحب اسم البيت يا أخي أنت فرض محبة الح محبتها البيت على السنة والشيعة ما اختلفنا في هذا فرض علينا صح محبتهم لكن ما فرض علينا ان احنا نمسك سيف ونضرب على رأسنا يا اخي ما فرض عليك انك تقعد تزحف على بطلك انت حنا جيت بيت الله سبحانه وتعالى عز وجل الله يبين منك الأمور هذه تلقى تعب والمشقة لكن تلقى فيها لذة ايمان يا اخي نعم نعم ف يعني شف هم, هم ترى أنا ب... أنا أقول للأخوان الموجودين صراحة جد أنت لا تلوم العاني إذا سوى كذا لأن هذا ترى ما جسوا من ه... ما سوا هالشي هذا اللي ضرب الرأس وسوا وفعل إلا ب... من العمايم مات العمايم هذول هم اللي سوا ما يحتاج يعني وأترك المجال طبعا حق الإخوان المفتيدين إن شاء الله. يلقوا ويشوف تلقى ترى الكلام واحد وتلقى المنهج واحد ونفضه واحد احنا المهتدين على نعتقد ولا جبنا شيء من عندنا لاننا كن كنا من اول نعتقده صحيح اما الان بعد ما تركنا المذهب الشيعي عرفنا محبة اهل البيت الرسول عليه الصلاة والسلام وعرفنا محبة صحابة الرسول وعرفنا حقيقة القرآن وعرفنا حقيقة كثيرة والان اقول عذرا يا رسول الله على ما فات وارجو واستغفر الله سبحانه وتعالى زوجاً، إنه يغفر الذنوب ويغفر زلةنا على رسول الله. والسلام عليكم ورحمة الله. زين <تصفيق> الله. بس قبلًا هناك سؤال عن الرأي الخضراء، بس لو توضح ايش المقصود بها؟ الرأي الخضراء اللي قلت يضعونها على اليد أو شيء؟ هذه الرأي الخضراء دي تأخذ الدعاء يبدعون فيها، تلقى الح الحجامة أو الحجاب هذا اللي سوونه. يل على المريض إذا كان إذا شخص في نمس أو في ما شبه ذلك أو أو أي شيء فيه مكان يعني يحب فالراية هذه هي خضراء وتعتبر هي راية العباس إلى هذه إذا حب هذه تحمي من كل شيء تحمي من الجن تحمي من الأمراض تحمي أيضا الله يا أخي هو هو أنا بسأل من هو الحامي هو الله سبحانه وتعالى عز وجل أنت كي على العين ان نخني نقول أنا, انا كم عمري 40 خمسين طيب من عيشك من انت صغرك لا لا ام كذا هو الله سبحانه وتعالى عز وجل الحي القيوم يا اخي الم ترى ان الله سبحانه وتعالى يعلم ما في السماوات وما في الارض وانت تجي تخالف الامر هذا كذا هذا الرايه الرايه ليش ما وضع الحسين وما قلت نعم ورغم ذلك لو نرجحت هم يقولون نهيرات العباس طيب العباس ما عنده أبناء ليه ما وضعها ليش ما وضعها على هالشدة لكن ترى كلها خرافات الزعمانات ذي ما تجد إلا منها الخرافات هذه ألم ترى بعض الرّا منه الشيعي اتخذ تجارة تعال إلى إلى إلى, إلى الترب تباع أنا صنعت التربة بيدي تربة انا قلت اخترعت تربة وانا عمري يمكن تقريبا عشر سنوات او تسع سنوات اخذت جبر من الجهات وقمت اخذت تربة اي تربة من التراب الارض وحطيتها جعلتها حتى على اساس انه اخليها وبكتب كتبت عليها فاطمة الحسن والحسين والله وجيت حقل وقلت ترى هذا وش هذي قالوا انت تدري انت وش هذي قلت لا ما ادري قال هذه تربة الحسين ايبو انا هذي ولا تر... لا تربة الحسين ولا شيء هذه انا اللي انا مسويها هو يحسب اني انا قاعدة مصخر على التربة كذا وتنفرز وعصب علي حتى هجني بالضرب الله يهديه وانا اقول يا ايبو هنص... هذي من صنع يديه يا ايبو كذا يا ايبو كذا دائما تكذب علي انت كذا وكنت يعني ترى عموما المذهب المذة الشيعي ترى فيه اشي كثيرة ولا نتوقف بس على الراية دي خل الراية هذه الراية الخضرة اتركها من هذه ارجع للقرآن هم يحرفون في القرآن هم ما يعتقدون ان القرآن هو صحيح هم يعتقدون ان القرآن صحيح عند المهدي الانتظر خل هذه, هذه ما اختلفنا فيها نقول لكن القرآن اللي الله سبحانه وتعالى نزل على محمد عليه الصلاة والسلام واخرج الناس من الظلمات الى النور يعتقدون كذا ما الله سبحانه وتعالى أن يهدي جميع الشيع اهل الذكر مره اخرى لكن معكم احد المشاركين شيخ حسين شايفنا احد المشاركين اسئله في عيال شباب شباب من اهل الشام ها على زر في ها طيب سوف طيب ااا على على في على على طيب تفضل طيب بس في مشارك نسمعه وخليك تعلم تفضل يا لور اخونا لور ما شاء الله اليوم تفضل طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثاني الراحمة ما سونا شيء طيب الله يجزاكم الف خير على كل حرف والله يبدل سي... سيئاتكم حسنات بإذن الله وهم شيء النية الطيبة في كل شيء هي النية الطيبة هي اللي تقود الإنسان لكل خير إن شاء الله في صوت يا أخوان عندي تسمعوني ولا ما تسمعوني الله يعطيكم العافية آمين يا رب آمين والله يثبتكم ويزيدكم إن شاء الله ولكم أجر من سبقكم ومن لحقكم بإذن الله السؤال الله يطول عمرك يا أو مو سؤال هو اقتراح اقتراح يا شيء يا شيخنا اللي كان شيع قبل بس يعني في شيعة مترددين وخايفين من الموضوع هذا هذا هذه قم ستكلم بحريني أنا في ناس خايفين ومترددين من الموضوع هذا والله يا ابو فهد ما اقدر لان الجهاز الثاني في التصليح يا ابو فهد فما الصوت انا عارف الشك والله اللي يسمع كويس سعاد زين اللي يسمع زين يكتب على التكس يسترجم لهم كلامي يا اخوان المهم يا اخوان ما ودي اطول عليكم لكن الاخوان اللي ودهم يهتدون او عندهم امور او شيء يعني في حلقة توصل بينكم بينهم أو شيء أو انكم يعني يوصلون لكم أو مثلا عندكم مكان تجتمعون فيه أو جمعية للأخوة المهتدين الشيعة فهذا لازم يتنفذونها طبعا أنت والله الآن يعني ما ودي يقول نحملكم ونعطيكم لكن على عاتقكم حمل ثقيل جدا لأن الشيعة إذا جاء ينصحه ونقولهم كلام ما يخذون بكلامنا يظنون أنه حاقدين خاصة يعني, يعني الشيعة إذا سمع لهجة نفس لهجة تتنص صحة أو شيء تكون أفضل وأشد وقعا من لحجتنا من أحلى الرياض والأحلى أي مناطق ثانية فهل يعني هل أنا أفضل يعني كأخوة مهتدين وهذا وفي بلد أمن وأمان ولا حد يقدر يتعدى على الثاني ليش ما تسولوا لكم جمعية أو مكان تجمع معروف لكم سواء في منطقة سنية أو منطقة شيعية الله يتزاق خير يعنس فهذا راح يكون مرجع يعني أي شيء إذا نظم بشكل مباشر وشكل هذا راح تكون ثماره ونتائج قوية جدا، يعني يعني شوفت مثلا مجهودات الأخوة الدعات يعني نحن الآن ما نبي نغيظ الشيعة ونغيظ المعممين أو نسوي شيء، لأن الآن يعني شيء أقرب دليل وأقرب م أقرب مثال يا إخوان المهتدين أنفسهم أنفسهم يعني حتى يصير كلام موزون كلام يعني أغلب الشيعة الآن يعني ااا ما يأخذون المايك الظهر مفروض والمايك في كحول أو شيء ما يأخذون المايك ما أدري كنا خمر أو شيء سكر أو شيء فما يخذون المايك كلش فشوف سبحان الله الأخ الشخص من يوم يصير سني يصير يتكلم يصير شجاع يصير, يصير يصير يصير يصير يصير فأتمنى يعني منكم يا أخواني يا شيعة طبعا هذا لمصلحتكم يعني مو فائدتنا ولا راح نطلع فلوس ولا ولا ولا ولا ولا شيء فأتمنى منكم يعني كمهتدين الله يطول عماركم يحفظكم وتكون تاج على روسنا على رأس كل مسلم إن شاء الله يا أبو شاء الله إن شاء الله عبد الرحمن أتمنى أنكم تسوون تجمع أو تسوون شيء بحيث إنكم حتى أي شخص خايف شخص يعني عنده شكوك يلقى إجابات مباشرة له. وأنا آسف علي طالب أبو عبد الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياك الله أخونا لورد جزاك الله خير على المشاركة هو السؤال باختصار شديد هو هل من اراد الهدايه والالتحاق بقافلة المهتدين هل هناك حلقة وصل يعني الى من يذهب يتصل على من كذا طبعا بالنسبه للارقام لا نستطيع نشرها احد الباب يعني هناك كثير من الذين يضايقون لكن ان شاء الله اذا كان بالاستطاعه نخصص مشرف يتواصل مع الذين يرغبون في الهدايه عادةً يلجأ هذا الشخص إلى مركز دعوة أو هيئة الأمن المعرفة عن المنكر أو إمام مسجد، وهؤلاء الأمثل المساجد أو مراكز دعوة أو مراكز جاليات عادة يعرفون التواصل، يعرفون التواصل معنا، فيتصلون وأغلب يعني آه بالنسبة للأرقام وأنا شخصيًا معروف يعني فا. يتصلون فيه لي تصلون في أحد الزملاء في أحد المساجد ثم يوصلونه أو عبر مشرف ال يبالكم أي عام ومقرها معروف <تصفيق> طيب إذا من يعني كان يريد الالتحاق أو كذا فعندك ما شاء الله عشرين مشرف الغرفة يمكن أن تدخل على أي أحد منهم وبعد ذلك إن شاء الله نقوم ب الوصل مع الاخوان في الجمعية ان شاء الله تعالى طيب اخونا ابو ريان تفضل بارك الله فيك وانا مشاركتك بس يريد يا شباب الاختصار لانو الاخوان كأنهم على يعني م... نعم على سفر تفضل السلام عليكم في صوت يا شباب في صوت اذا في صوت عطوني واحد طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا الحمد لله على يعني نعمة الهداية وحتى موطين عليكم أخينا أبغى أسأل طبعا دعات التقريب يعني كثيرا ما نسمع عن التقريب ما بين الشيعة والسنة هل كنت أنت شيعي تعتقد أنه من الممكن أن يكون هناك تقريب ما بين الشيعة تقارب ما بين الشيعة والسنة علما بأن يعني كثير من أهل السنة يعتقدون أنه من المستحيل فهل أيضا يوافقون اه الشيعة أهل السنة في هذا الاعتقاد وشكرا طيب جزاك الله خير أخونا أبو غيان سؤال باختصار شديد وقت اعتقادكم السابق هل كنتم تفكرون بالتقارب مع السنة كان عندكم هذا التفكير أو كان لديكم فكرة العداء والمحاربة تفضل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 في من الشيعه من يودون التقارب لا اقصد انا ما من زمان امرت تسع سنوات مهتدي ااا من عمر تسع سنوات مهتدي <تكلم> <تكلم> لكن اعتقد ان خلال معاشرتك لل عوام من الشيعه شوف عوام من الشيعه بالتقارب لكن اللي يروحون الحسينيات متشددين وكذا هذا اتوقع ما عندهم التقارب ابدا يعني ما ما فكر في التقارب اصلا نعم. إيه. يعني هذا هذا يعني من باب الشهاده عيان يعني او شاهد عيان على الذي في الواقع وسط الشيء طيب شكرا جزيلا احد يد او تفضل لذي انا احب اعلق على بعض المواضيع واقول لكم قصة انا صارت لي يعني في لو تسأل أي أحد من أهل الشيعة تقول له هل في عندك شيوخ أو سادة يقرأون القرآن أو يرتدلون القرآن يقول لك إيه موجودين تقول له طيب وين يقرأون القرآن يقول لك يقرأون قر غر... إيه ويتقرون القرآن في البيت طيب حق من ويقرأونها في البيت يعني ت أي والله تقول له اطلع اطلع راح اقرب محل تسجيلات وشيفني شريط حق تلاوة او ترتيل لشيخ او سيد كامل للقرآن يقولك لا موجود يقرأوهم بس لكن يقرأون القرآن في البيت طيب هذا نقطة النقطة الثانية لو تسأل اي شيعي تقول له راح جب لي شريط لسيد او شيخ يقرأ القرآن كامل ما يقدر مستحيل يعني لو, لو يفر الكرة العرضي كلها ما ينقع فأنا دورتها من قبل في نقطة ثانية اللي هي الرقاء يعني الرقاء لا يوجد راقي لا يوجد راقي عند الشيعة يرقى المريض فأنا مرت عليه القصة هذه عندي بنت استمرضت البنت رحت أدور لي شيخ أو سيد لجل يقرأ عليها البنت هذه رحت أدور شيخ أو سيد يقرأ عليها فدنوني لشيخ أو سيد ما أدري والله هو شيخ ولا سيد على يوم مني رحت له في قرى رحت رحت, رحت لقرى نعم رحت للقرى هذه على أساس أنها يدرى على بنتي يوم مني وديت يوم وديت البنت يدرى عليها قرى عليها ورجعنا البيت زادت زادت, زادت مرض قولت أشقر الله قرآن تقولي لا لا تشقر لي طفة تقول أشقر صورة البغارة تقولي لا طفة استجنت البند طيب أنا جيت للشباب يعني أسألهم يا جماعة يعني أنا بنتي وصلت إلى حالة هستيرية ودلتوني بسيد أو شيخ يقرأ عليها وزادها مرض يعني ما أدري سوى فيها هذا هذا هو ساحر ذا ولا راق إذا ولا إيش إيش <تصفيق> طيب والله بعدها طال عمرك راح تدور على شيخ سني يقرأ عليها إيه والله فالحمد لله يعني وجد شيخ ينقال أبو بكر وقرأ على البنت والحمد لله من بعد ذيك القراءة والبنت الحمد لله يعني طار منها المرض ما طار منها التلبس أو الجنية أو العفريت هذا اللي تلبس البنت فسبحان الله يعني لو تروح حق اي شي عي وتساله تقول له عندكم رقاه ما يقدر يجاوبك يقول لك ما عندنا طيب اذا استمرضت بنتك من يقرا عليها يقول لك الشيخ السني يقرا عليها طيب هذه حجة تقدر تقدر, تقدر انك انت ممكن تتسنن من هذه الحجة يعني اذا ما اذا كان عقيده كاملة شكل قرا عليها سوره التابوت والله ما ادري ايش قرى عليه فعلى العموم يعني تكون هي حجة على الشيعة بأنك تقدر تحجة بهذه النقطة وتسأل السؤال وتقول له وين الرقاة ما يقدر يجاوبك بيقول لك ما عندنا راقي إلا من أهل السنة فالحمد لله على كل حال والحمد لله على الهجاية وأسأل الله العظيم بأن يهدي جميع أهل الشيعة إلى الحق وبأنهم يتدبرون هذه النقطة ويتأكدون من هذه النقطة بأن لا يوجد شيخ ولا سيد حافظ القرآن كامل يعني النقطة هذه مهمة لا يقص عليك يجي يقول لك إيه حافظ القرآن طيب أعطيني القراءات كلها أعطيني التلاوات كلها يجيب لك سورتين أو ثلاث ويقول لك هذا حافظ القرآن كامل طيب وين القرآن كامل هذه غير سورة ولا سورتين والرقاء كذلك ما تلقى رقاء فعسى الله أن يهديهم جميعا طيب جزاك الله خيرا تأكيدا لكلام الأخ الكريم هناك مقطع فيديو لكمال الحيدر يشتكي فيه من هجر الحوزات العلمية للقرآن الكريم يمكن الجميع أن يراجع. طيب إذا أحد الأخوان يستلم لأنه وظن الأخوان ينصرفون إن شاء الله ونسأل الله تعالى فيكم عن الحضور والاجتماع وشكرا جزيلا للأخوان الكرام وإن شاء الله تعالى إلى اللقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يجزاك الخير والله...